فنعود أيها الإخوة إلى ما كنا قد ابتدأناه عن آه قواعد آه في آه تفسير القرآن ثم الولوج إلى سورة القصص التي وقع عليها الاختيار أننا سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل وقلنا أيها الإخوة أن سورة القصص أنا قدمتها على سورة يوسف وإن كان الإنسان يجل في خلده أن يتحدث معكم عن سورة يوسف لكن قدمت سورة القصص عن سورة يوسف لأجل أن سورة القصص هي تمكين أمة مستضعفة والقرآن قد عالج هذا الاستضعاف من أكثر من وجه بأساليب نقية عظيمة نحتاج إليها نسيما في هذه الحقبة التي يعلم ويقر جميعنا أن في مرحلة استضعاف جديد لك التفسير لكن سورة يوسف ما هي إلا آه آه تمكين لشخص ليوسف وإن كان فيها من الفوائد أيضا في مسألة التمكين بعمومه في مسألة علاج الاستضعاف بعمومه لكن كانت سورة القصص أعمق من هذا وأشمل وكنا قد تهينا من بعض الأصول للتفسير. وقلنا إن كل علم يحتاج إلى أصول حتى تستطيع أن تفهم أهله ولغة أهله لذلك يعني مضت هذه المجالس الفائته جميعا في له في بعض الأصول التفسير بقي لنا من أصول التفسير أصل واحد وهو أسلوب التفسير كيف يفسر القرآن القرآن وبأي شيء يفسر القرآن؟ قال أهل العلم إنما لأن طبعا إحنا بقول كلام دليل إن هناك منفصل القرآن بهواء وإلى يوم الناس هذا وأنت بتسمع اللي بفصل يفسر القرآن بما لا حله يعني هو شايف كتاب انزله الله عز وجل هداية أمة كاملة تومتفاجأ تلاقي إنه واحد بما بنفسه ليست عنده أي مقومات من علم ولا حفظ لأساطف ولا لغة عربية يعني لا يعلم معاني الكلمات ولا دلالات الكلمات اللي هي اللي المفترض من صلب اللغة العربية لا يدري عنها شيء ومع ذلك يفسر ولذلك انت بتسمع التفسير الغريبة جدا اللي هي تسقط القرآن على بعض الواقع وليس هو إيه؟ ليس هو من الواقع ولا يمت له بيجس كمثلا قول القائل الرجال قوامون على النساء ده لسه حديثا الرجال قوامون على النساء فقال يقال قام الرجل على القوم أي خدمهم وفي هذا دليل واضح على أن الله عز وجل أمر الرجل بأن يخدم المرء فيكون الرجل في خدمة المرء شوف رابر سبحانه وتعالى يعني الآية جاءت في أي معرض وتبين تبين إيه وهو دفن ده بقى مثل خانون بيتك دي قضية تانية انما ان يكون خانون على الرجال جميعا بمشكلة ليه لانه فعلا فعلا من حيث نوع اللغة, اللغة قام الرجل على الشيء اي قام يصنعه ويقدمه ويسدي اليه ويفعله صحيح لكن ليس هذا ما يدل عليه السياق ولو كان قد تعمق في هذه النغة العلمة انها صيغة مبالغة من قوامة الرجل على المرأة مش حكمته للمرأة اي ان الرجل هو الذي مالك امرها وهذا أيضا ت تدل عليه اللغة طبعا شاهد إن إحنا نقرأ آيات خد من ده بالكوم آيات يفسرها بعض الناس بما لاحله لا لشيء إلا لأجل ال لأجل أنه لم يأخذ هذه المقدمات فلذلك كيف يفسر قرآن طيب إحنا نريد أن نفهم كلام ربنا ون برضو نريد إن إحنا ندري هؤلاء الذين تحدثوا في القرآن ضحكوا علينا يقولوا كلام صحيح ولا يقولوا كلام أي من الصوت قال أهل العلم إنما يفسر القرآن بالقرآن طبعا هذا كلام كله كان معتمد على حديث على أثر لمعاذب الجبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يرسله إلى اليمن كراجل يقوم على اليمن يقضي فيها بين الناس فقال بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد، قال فبما وجدت من أقوال كبار علماء والمهيئات والأصحاب والمهي. من, من الصحابة يعني وغيره قال فإن لم تجد، قال استهدت رأيه قال نحن نتكلم عن معاذ بن جبل العقلية النادرة معاذ بن جبل الصحيح من أقوال أهل العلم إنه أستم عنده 18 سنة، في باية العقبة كان موجود عنده 18 سنة اصح الاقوال لأهل العلم في وفاته انه مات عنده 28 وعشرين سنين بالتمنتاشر من تمانية اقل من عشر سنين اقل من عشر سنين شوف النبي بقى قال ليه صلى عليه وسلم قال معاذ ابن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برتوى عارف رتوى يعني يعني لم يتحجر يعني ما تجيب زلطة كده وتروح حاجف تجري بقى الزلطة دي مئة متر مئتين متر ساعة ما يقال وفد العلماء يقوموا إلى الله عز وجل لتكريمهم ووجودهم على منابر من نور يخبطهم عليها الصالحون والشهداء عند هذا المقام يقوم ثلة في العلماء اللي في الأمة دي كلها كلهم تلاقي إمام هؤلاء العلماء معاذب الجبل ومش ماشي قدامهم كإمام كده بينهم وبينهم متر لا ده معاذب الجبل ماشي بينهم وبينهم ميت متر أو يا زين، شوف سلقاوم بها ما مات عنده ثمانية وعشرين سنة فلما معاذ يقول أجتهد رأيي، شوف عمر رضي الله عنه، قام في الناس، فعلى صوته وقال يا أيها الناس، من أراد مفتيا، فعليه بمعاذ مجابه كلمة واحدة، مجمع عليه، مطبخ عليه، فبيقول أجتهد رأيي، شاهد رأيي رجل عنده من الأثار من القرآن وعنده من السنة وعنده من فهم ال الألفاظ وقوالب المعاني عنده كلامه عنده شامل فيستطيع أن يستحضره فقال العلماء ولما يفسر القرآن بالقرآن كما قال الله عز وجل والسماء والطارق يعني الطارق؟ طارق اللي هو صاحبنا اسمه طارق ولا طارق ده الذي يطرق الباب ولا طارق مين طارق فقال الله عز وجل عن نجم الثقر يعرفنا مين نجم خلاص ؟ يبقى يفسر القرآن وبالقرآن فإن لم تجد و كله سبيكة واحدة كما سوى بيّن لك ما مش حكا اسمها فإن لم تجد دي. لازم هتلاقي من القرآن ما يبين القرآن لو ما ملقيتش في الصورة دي هتلاقي في الصورة اللي قبلها تكون لها علاقة بيها ملقيتش في اللي قبلها هتلاقي في اللي بعدها القرآن كله احنا واحدة أخوانا سبيكة واحدة ولذلك كما سنأتي إن شاء الله ما شبع منه الفاقهون الناس اللي فاهمين تلاقي الصورة لازالت فيها دلالات لازالت فيها مبهمات عايزين يفسر تبغش باللي بعدها يخش باللي بعدها لازالت فيها مبهمات تبغش باللي بعدها ده بقى اللي حمل عثمان رضي الله عنه وغيره انه يختم فرقها لازالت حلاوة القرآن تجري في عروقي مش الشبعان تفسروا القرآن وبالقرآن فإن لم تجدها بالسند كما في قول الله عز وجل وكله شراب حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من أجله. فقام مثلاً رجل زي حكيم بن حزام رضي الله عنه. وبعدين كما في الصحيحين قال يا رسول الله إني عمدت إلى عقالين العقال اللي بنطول إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود. فجعدتهما تحت وسادتي فكنت اكل وانظر اليها هو الخيط الابيض والخيط الاسود اللي على على وجهها الخيط الابيض والخيط الاسود فجاب خيط ابيض وقلب له عال اسود وحطهم بعض كده والدنيا في غبشه الليل ضلم وحاضر الاكل وقعد يأكل ياكل ياكل بياكل بيتصحى ويبص بالعينين لسه مش شايفه ومش متبين ليه او الحواجب تاني لسه مش متبين متبينين قوي والحواجب الثالث فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إِنَّ قفاك الْعَرِيطِ إذا كنت تقصد بالخيط الأبد والخيط الأسود تحت وسدك وتفكر أن هم العقالين لا أنت يبقى أفك كمين أب وما الهم إيه؟ قال إنما هو الليل والنهار الفجر بيطلع الفجر من المشكل هيا الفجر طلع من هنا أول ما تيطلع كده ببص عند وقت الفجر في فجر صادق وفجر كاذب كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند أصحاب السنة فالفجر الصادق فالفجر الكاذب الذي يمنع الذي يبيح الطعام ويمنع الصلاه لان لسه الوقت ما دخلش ممكن تاكل وتشرب تراه معترضا في كبد السماء كذنب السرحان السرحان ده اللي هو ايه الذئب شوف ذيل الثعلب شكله ايه تبص في السنة تلاقي عمود مستعرض كده ابيض ده قبل ما الفجر يدى مثلا بنص ساعة ونحن ده مش هو غالب يوض مش ده الفجر كده وقت الفجر لسه من خجر وما دخل انت وقت الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي تراه مستطيرا في الافق ثم شبك جمع سبابتيه ثم فرجهما وتقطع رأسه اللي فين مستطيرا في الافق يلاقي كل الأفق ده بيض أول ما يبدأ يخرج البياض هنا يؤذن المؤذن للفجر يقول هنا له أصبحت أصبحت يبقى إذا كان مفهوم عند الصحابة العازة فاهمت ورده للقرآن مهم هو إننا ندرس كتب التفسير وندرس تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة ونحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أدت في تفسير القرآن لأن ده أنا اللي بكلمك عنه ده صحاب يعني لو كنا بنقول اللغة عندهم لغة لكن فيهم الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما راح جايبوا أقل أبيض وأقل أسود يبقى لأن يخفى أمر القرآن على من بعده أولى ولا لا ولا لا يا أخوان أولى إذا كانت أصحاب اللسن وأرباب اللحن ومع ذلك راحت يدمند ما, ما, ما في الحياة هو من حيث اللغة صحيحة كلامه صحيح عنا من حيث المراد شرعي مش صحيح فأنت محتاج إنك تقرأ شغل ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام والأشياء التي يحتاجها الإنسان بينها عليه الصلاة والسلام من إيه في القرآن عشان كده إحنا لما نتكلم عن العلم ونتكلم في الخطبة اللي فاتت عن العلم بلا إله إلا الله وهي من أول شروط لا إله إلا الله لما نتعلم ديننا دشول نتنا كلنا ده شغل امة كلها انها تتعلم قضيتك ده يبقى لي دون فئة والكلام ده لا انما يكون لي فئة ان تتعمق ماشي قوم يتقفرون العلم يتقعرون العلم انما لا يوجد بيت مسلم مطلقا الا وفي مكتبة لو على قد الطلب كده يعني احنا دلوقتي في معرض الكتاب وده امر يا البغي ان يغتنب طيب بس انا انا بعرفش اقرأ ليه ابني يطلع يشوف المكتبة بعينه ويقرأ ويقولك لو قد الترابيزة دي صفين دلاتي تحط فيها كتب في التفسير وأصول التفسير والحديث وأصول الحديث والسلوك والتربية وأصول ذلك والرقائق ده دين والتاريخ التاريخ اللي احنا محناش عارفينه والنهاردة انت قاعد تكتب يعني ايه معلش اخبرني برضو استطرد لان ده امر امر يعني تعبني جدا لان انا كان عندي يوم الخميس اللي فات درس عند اخوانكم في في المعصرة في نفس الناس اللي فيه الجمعة وبعدين انا مروح انا بروح من المعصرة لحد بيتنا مثلا في دقيقتين تلاته فوجئت وانا مروح ان انا روحت في في ساعة الرباط تقريبا الناس واقفة في الشارع ترقص وتهيص طب ليه جماعة يقول لك سيدي احنا انتصرنا احنا انتصرنا ليه اصل الجماعه ما يعرفش نصر ما عرفش النصر فعله؟ إنما لو قرأنا من التاريخ نتطلع بالنصر بقى. ده. رح بلك عشان عندنا فقر في الموضوع ده فتلاقي أي حاجة بس نب يعني عملنا حاجة. أنت فاهم؟ نفس عمل حاجة. لا لما تقرأ بقى التاريخ يجلو الله به صدرك تعرف كيف انتصر الناس وفتح الله بهم الدنيا ومن اللي بجد قال على نصر ومين اللي بجد قال عليه نصر حربة. ومين يقاتل؟ ده بقى النهاردة يقول لك ابتقى مش عارف فريق فلان وفريق فلان وتحركت الكتائب بقى هو بقى لعب النهاردة تحركت الكتائب الأمر ده لأننا منتعللنه شعرف أنت لو عندك كتاب تاريخ زي كتاب مثلا البداية والنهائي سيرة زي كتاب الرحيخ المختوب مجلد واحد بسبعة جنيه والنهائي ما يضرك ممكن تسيري جو معيس النهاردة مجلد واحد تقرأوا أنت وزوجك وعيالك تعرف النبي كان بيعمل نيه عليه الصلاة والسلام وكيف بزل لهذا الدين وكيف ان هذا الدين ضخم، عما يرجع الله أكبرنا ويمكن الامر ده كان يروضني ايضا وانا داخل كده من عند من عند المصلى وانا بصلي وحتى ما انا جيت هنا طرأ في دماغ الامر ده ان هذه الامة بدأ فيها السقوط من قديم من زمان وكان فيها مشاكل لكن لأجل انها اسست على التقوى من اول يوم امة صادمة قوية جدا دعائمها في القمة لذلك ما ظهرش الخلل بلّ مؤخراً يعني إحنا بقلنا أدّيه على سقود الخلافة بتاع مثلاً مين سنة؟ مية وشوية؟ حاجة بسيطة، ده, ده الخلل اللي ظهر كده إنما قبل كده ما كانتش ظهر قوي كان موجود للعلماء لكي كانت نزالت الأمة متماسكة قوية بقوتها في الظاهر على الأقل، في الجمل على الأقل ده لأن إحنا لعبثوا فيها من خطين فلذلك إحنا لازم نتعلم عشان نفهم ده دين يا أخوانا شارعتنا ده اللي حضرت الله عز وجل به يبقى القرآن يفسر بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة يبقى عندنا حديث السنة نحفظها ونعرف دلالتها ايه منها من الغفل وغيره ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في, في الأحكام وابيّن في, في غوابض الآيات اللي نحتاج إلى بيانها ثم يفسر القرآن اللي طبعا الكلام ده أنا أقول ايه؟ دي مراحل يعني ما لقيتش في القرآن بتروح على السنة ما نقيتش في, السؤال في القرآن ولا في السنة ما بدا لك ذلك تذهب لأقوال العلماء خدت بالك روح لأقوال العلماء طب مين بقى؟ هنروح لأي حد؟ لا الذين عنوا من الصحابة مش عنوا بقى الذين اشتهر أمرهم من الصحابة بأنهم مفسرين وعلى رأس هذه الطائفة مين؟ الله يفتح عليك ليه على رأسهم طائفة؟ لأن النبي دعاه ابن عباس النبي دعان وخدها دي بين قوسين فاز ابن عباس بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرط أدبه ايه السبب دور كده في الروايات الحديث من بالروايات هذا الحديث ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما ليقوم من الليل عايز يصلي فبس لقى مية وضوء محتطاله الكوز اللي بتوضى فيه مليان مية كان فاضي اكمل مية وتحط في مكانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ملأ الإناء؟ من اللي قابل باية؟ فقال ابن عباس أنا يا رسول الله حضرت لك عشان يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهك في الدين وعلمه الدأويل طب في سبب تاني برضو الأدب بصلي من الأدب خدمة العلماء برضو من الأدب قال ابن عباس إن قام يصلي مع رسول الله إليه وده من مناقب ابن عباس أنه كان لسه عشر سنين وبيقيم الليل بقيام رسول الله انت عارف قيام رسول الله شكله إيه أقول لك كده كلمة مختصرة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام طويلا طويلا حتى أممت بأمر سوء قالوا ما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أدر أن أذر رسول الله واقفاً وأجلس مش أدر أف عائشة رضي الله عنها تكون كان يقرأ الصورة في أطول منها لأنه كان بيقف على رؤوس الآية يونشي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا لا لا ده كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمة كانت خالب ألم يقرأ البقرة بالشكلة قيام رسول الله طويل ممد ومتعب واحنا كثيراً كنا نقول للإخوة في شهر ربضان ما يهمكش إنك تختم القرآن اللي يهمك إنك تمشي على السنة عشان تنظف قلبك صلى ركعتين اركع فليكن ركوعك قريباً من قيامك أنا قمت وقرأت ربع ساعة أخرى لما تركع اركع لنا عشر دقائق وحاول إيه بس في الركوع؟ احفظ أدفاع الركوع بقى مش ده اللي حبيبين العلم هو؟ طيب مش حافظ انا دلوقتي عايز من الليلة ده الموضوع ده نفذ السنة زي ما كان النبي يصلي اعمل ايه؟ قول سبحانه ربي العظيم وتزوق عارفين يا اخوانا الركوع الركوع ده قمة الخضوع عشان كده في ناس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نبايعك على ان نخر من قيام يعني ايه نخر من قيام؟ يعني ما نركعوش يقوم يصلي كده يقرأ ويقوم نازل يسجد على طول إنما يركع ليه العرب فهم يعني يركوع ركوع ده, ده ده قمة الذل والخضوع تقوم انت وانت وزليل وقليل تقول سبحان ربي العظيم اللي ما لا يمكن يركع أبداً لحد ولا يمكن يخضع أبداً لحد ولا يمكن حد يستطيع سبحان وتعالى دي معاني في الصلاة أشكه تلتز الرجل بيقول ايه بعض التابعين بيقول افتتحت نشرت المصحف فتحت المصحف يعني وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بجواري يصلي فافتتحت سوره الأعراف فاجملتها ولازال زال ابن مسعود راكعا طب انا عايز اسال بسعن بس بسعن انت ممكن تقرا سوره الاعراف دي انا بص هقولك اقراها حد اما تروح راكده بسرعه بسم الله بسم الله شو حد يقراها قد نص ساعة مثلا وتخيل ان هو يفضل يعني واحد بي تبدأ بيجي بالممارسة يعني ما فكرش أن أحد روح تعمل الأرض تأمل الحركة دي ده بيجي بالتمرس تصل الصلاة بهذه الهيئة يجي بالتمرس فتقرأ سبحان ربي العظيم تستشعر وإنت واقف عارفين يا أخواننا من الدعاء بتاع الرفع من الرقوع تبتقول ربنا ولك الحمد صح؟ وبعد الحمد كثيرا طيبا مباركا في مش طيب في بقى ذكر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه بيقول لي رب الحمد بس وتسامع الله محمد ربنا ولك الحمد خلاص؟ وتبدأ تقول لرب الحمد لرب الحمد والإنحاح بالذكر على القلب يكشف لك المعنى يعني لك مثلا انت بتركع ليه احنا الصلاة عندنا؟ مش هنكش كده في الصلاة <مش> هنسيب التفسير بس ده مهم، الكلام ده مهم جدا معلش تسمحوا لي ليه احنا لما بندخل، ليه الصلاة مش مش عملنا... مش عاملة معنا الفعالية؟ اللي كانت عاملها للسلف يعني النهاردة مثلا خبايب بن عدي جم يقتلوه خبايب بن عدي ده حيقتلوه راجل حتروح روحه دلوقتي عارفين اللي بيحكم عليهم بالاعدام كثير منه لما يوقف يبص الحبل المشنى يتبول من الرعب خبايب بن عدي ده صاحب النبي عليه الصلاة والسلام حيقتلوه طيب حيقتلوه زي بقى؟ خبايب بن عدي ده أراد الكفار أن ينتقموا من رسول الله في شخصه ليه؟ كنا بقى غزوا بجر وعملنا معهم عمايل في بدر رؤوسهم ماتوا قال لك لو مسكناهم كان العرب كده يدوروا هذا الكلام بينهم لو ظفرنا برجل من أصحاب محمد لمسلنا به ونتكلم اللي هنمسكه هنوريه من الغل والحقد اللي منهم عشان الانتصار بتاعنا يوم ياتي خبيب بن عدي فيقولوا انت هقتلك وانا مش عايز اقتلك القصة ان خبيب بن عدي وقف قدامهم كده قطعوه قطعوه نص نص جسمه تقل. ومع ذلك لا زال كما هو قالوا له تحب أن يكون رسول الله في مكانك تحب أن يكون محمد المكانك وأنت في أهلك وداعا. يقول يعني أنا عايز ألأك سؤال كده أبو سفيان بيقول له يعني عايزة ألأك سؤال كده وعلى فكرة الكلام ده من جملة التبكيد ما شكية تلاقي في القرآن في حوار مع أهل النار ليه ده من جملة عذبهم ألم يأتيكم نذير؟ ألم تكن تطلع عليكم آياتي؟ ده كله تبكيد فابس فيام بيقول له الكلام ده بيقول له ايه؟ بيقول له يا خبيب تحب ان يكون محمد مكانك هو اللي يقتله وانت تكون في بيتك راح خبيب ابن عدي سكى سمعة كأنه ضربوا ألم على وده جدي قال والله ما وحبه ان يشاكى رسول الله بشوكة وانا في اهلي وجع لا ده انت لو قلت لي مش هيتقتل لو قلت لي ممكن يمسك صباع النبي كده ونروح جايبين دبوس ونشكه ولا اما موتك اقول لك لا موتني وما تشكش النبي شوف وده برضو من اصولنا اللي احنا برضو محتاجين نقف وقفه مع النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف حقه علينا ايه ده مهم الكلام ده من التقصيل يا اخواننا بن يدل خبيط بن عدي استعان على الموقف ده زي واحد بيقتل وبيعمله وبعدين هنوريه بقى لان انت زي ما قلنا كده متضايق منك وعايزين ننتقم منك لو واحد مننا كانت لعب ده ده مش هكتلوني عادي ده هكتلوني قتل مركب وبعدين ممكن تموت من التفكير ده يا طرح يعملوني ايه يا طرح يعملوني ايه يا ساعة سعر ولا كان في الماج وعارفين الخباب من عدية حبسوه حبسوه في بيت امرأة من القريش وهو محبوس كان فيه غلام صغير بيخش يلعب معاك كده هو مكتف ففي طفل صغير في بيتباع واحدة ستة وهي بتطبخ ولا حاجة الطفل بيخش يعني فدخل فكر خليل بن عدي يقدر يهزر مع الولد على الماء محكوم عليه بالاداء ومش عارف هيموتوني ازاي بس هيقتلوني بوت باشا بس مش عارف ازاي ويهزر معاه اصل من يرد الله ان يهديه يشرح صدره اهو ده عارف انت صدرك ليه منغلق عشان بس الإيمانيات لو الإنسان تدرج من الايمانات لا صدره يقول لك ده فيه مصيبة واقعه خلاص همنا والله والله مش عارف وانتهلس فوق بيهزر مع الولد وبعدين بعده قال له عندكم موس قال له عندنا بوساله توله المرأة بقى وافت في عمل البيت بس تلاقي ابنها خرج ماشي وهو داخل لات الشفرة في برضو ما خدتش ببالها ودعدين الانهر ابيض دخل بالشفرة عند رجل من اعدانا ابني كده مات. فانطلقت فوجدت خبيبا قد اجلسه ويلاعبه المرأة دخلت مسحورة اول ما بصت كده لقى التقطت انفاسها وبدت تبلع رياحها فقال له خبيب ظننت انني اقتله فكرنا عن كده مشاكتلت المسي قالت له نعم، حينما أمرته بأن يأتيك بالشفرة زلانتوا قصد تقتلوا فقال لها لا، ولكن قد وقت لنا رسول الله أربعين يوما لحلق العانة قال واحد محكوم عليه بالإعدام وبيفكر في السنة في حلق العانة ونكفي الإبط عمّا أربعين يوم والله، فأنت لازم أحلق عناتك، عشان كده قلت له هات الموز فلما أخرجوه، قال دعوني أصلي ركعتين سأل ركعتين اتحول مش آن بقى ساكت ومستكين بس، لا ده قام إليهم وأمواف عنف والشكر وقال والله لولا أن تقولوا جزع من الموت لا فيه هنا أنا نقول تظل بس أن أنا خايف فأنا كنت لخوفي قال لك أن أطول شوية لو كنت طولت بس أنا عايز أعرفكم أنه مش خايف فلما رفعوه على خشفة الصلب نظر إليهم واحداً واحداً ثم أخذ يقول اللهم أحصيهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً كانت نبرة الصدق مرعبة نبرة الصدق مرعبة كما قال الأول فكم زكنت أنوف الفسق دوماً بعطر القول من فم صادقينه نبرة الصدق تخوف لما كان الكلام خارج من قلبه عمل إيه؟ واحد من المشتكين كان ابنه جنبه رحضه وراءه قال لك عشان بيبصّلوش والدعوة أخوها عليهم إنه ابتلحنا ماشي إننا مع عيالنا لأ ألأ؟ وانت مصدّقوا؟ مصدّق أنا أريد أن أسأل سؤال الركعتين دولة عملوا في إني من تتخبّل الركعتين اللي حكّلنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن جريج العابد فكلم حديث جريج العابد؟ لم يتكلم في المهدي إلا سلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج الراجل ده نزل من من الصومعه اتهموه في الزنا اليهود نزل من الصومعة في ايه قالوا احنا مفكرينك افضل واحد فينا زنيت احببت المرأة اهي ست واقفه حامل اهي وبتقول انت اللي عملته وعملت قال دعوني حتى اتوضا واصلي ركعتين هو حكى لك دول كانت الصلاة تؤتي وكلها انما لما تدخل بالصلاه وانت لا تفقه معناها لا إن انت عارف يعني ايه ركوع ولا يعني العظيم ولا يعني يسمع الله للمحمد ولا يعني لله رب الحمد ومش عاوز تجتهد انك تبدور الصلاة بحقك هذين الصلاة بحاجة تانية في حقنا بحيث المفاجر فينا إذا قام في ركعتين انجلى عنه كل غبار للهم لا هم بقى في قلاصة إن شرح أصدره تيجي ازاي دي بالتمرين تعلم الصلاة تعلم تتعلم يعني ايه الصلاة ثم بعد ذلك تمرن نفسك على هذه الأشياء ما داخل النهاردة في صلاة الأشياء لا النهاردة بيبقى أحسن خشوع في الأرض خمس صلاة طوال يعني إن شاء الله، إن شاء الله، أنا مش هفكر في حاجة أبداً ولا بظل وإن شاء الله، أنا حاول ما تحركش أبداً لأن الخشوع الواجب على ظاهر البدن ما متحركش ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، يبقى الخشوع معنا إيه؟ السبات كان أبو بكر إذا كبر للصلاة كأنه السرير شوف العمود ده بتحرك أهو أبوكرا مهنش تحرق يوم وكبر للسلمة حتى لما جاء النبي في الحديث لما ذهب ليصلح بينبني عامر بن عوخ وصفق الناس له عمل إيه؟ ما تغيرش بيرتفت وناس تخبط على بخائدها وخطف على... النبي جه وانت لسه واقف بين أمام؟ ما تلفتش حتى أكثر الناس من التصفيق فلدفت عندها لدفت فقصد في مسألة الذكر لما توقف تلح على نفسك بالذكر ومتفهم معناه وتتعلم الخشوع عشان كده في بعض الأثار لما سئل عليه الصلاه والسلام في علاج الرياء قال اقل صلاه وانا بركع كده اللي دخل في قلب رياء وفلان بيبص عليا و خلاص بتقول سبحان الله العظيم 3 خليهم 3 تقوم تتلهي في المعنى ومع كل ذكر يدخل عليك الإيمان فلما تقف وتقول لرب الحمد اقعد افتكر بقى لرب الحمد على الصحة وفي ناس مريضه قاعدين في المستشفى دلوقتي لرب الحمد على العافية وفي ناس عندهم مصيبة دلوقتي لرب الحمد على ان الليل زاد حيئا وفي ناس ما من دلوقتي الكلام ده كله هيجي لك لما تلح على قلبك بالايه بالذكر لرب الحمد لرب تخيل النبي كان ممكن يقف ساعة يقول لرب الحمد كذلك الدعاء لما ترفع ايدك في الدعاء ده نفسك تمل ليه مش واخد على الدعاء ما تعرفش تسني على الله عندك شوية كلام محفوظ راح منك ما تعرفش تكلم ربنا انما لو انت واخد على الدعاء وكل ما تمزل بيك نزلة ترفع ايدك وتقول له تبقى واخد على الكلام مع ربنا حتى تلاقي اللي واخد على الدعاء ليه هيئة كده في الدعاء غير اي حد ثاني. لهيئة يفهم هو المفروض يعمل ربنا ازاي كده في صلاة الاستسقاء والحديث في السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل إيه؟ فخرج رسول الله متبزلاً متخشعاً مترسلاً والحكاية ده انت يا رسول الله تبت مت لا تلع مشي بالراحة ليه؟ السلفاء من ربنا بقى منع عنا القطر فلولا إذ جاءهم بأسنا صاود الرعو من جمله الدراعه امشي كده كانك عبوز ماشي بقى موطي ومنكس راسي في الارض واتواضع له فاول ما رفع ايده عليه الصلاه والسلام حضرت حضرت الامر يبقى الشاهد ان القران يفسر بالقران والقران يفسر بالسنه والقران يفسر باقوال ارو كله بيتكلم في اقوال السنه في الصحابه الذين انتشر قولوا الصحابه كانوا فاهمين لكن ما كله فاضي انه يقعد يديك درس في اضيف الى ذلك الورع بتاع الصحابة عارفين يا اخواننا كان بيقعد عشرين مفتي من الصحابه 20 مفتي في المسجد عشرين شيخ في المسجد واحد يجي السائل يسأل سؤال يقول له يعني اخي اعلم يروح لعضار بن عباس يقول له روح لجابر بن يروح لجابر بن يقول له لا بسعيد الكدري يقول له يا سعيد خذ كانوا يدفعون الفتوى عن انفسهم دفعا بل قال بعضهم لقد رايت من كان اذا افتى ارتعد وربما بكى من خوفه من كانوا يدفعون هذه الفتوى عن عن أنفسهم فلذلك في صحابك أن يسكتوا يقول لك مش ابن عباس موجود ده حتى كانوا يجتهزئون بالتابعي لما ذهب عبد الله بن عمر إلى الكوفة فقالوا له إن نسألك عن كذا وكذا فقال كيف تسألوني وفيكم مجاهد ما مجاهد موجود عندكم روح يسألوا مجاهد تابعي مش صحابه ولا يمكن مجاهد ده لو ملء الأرض من مجاهد بن جابر لا يمكن يبقى زي عبد الله بن عمر ولا زي أي صحابه ومع ذلك يجتزئون يجتزئوا بعضهم ببعض فالصحابة كانوا يسكتون فالشاهد يعني اللي كتر بقى كلامه في التفسير ويحتاج الناس إليه وبدأ يبقى في جهل وبدأوا يعلموا الناس عشان كده واتكلموا كتير كان منهم عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم هؤلاء كانوا من الذين فسروا القرآن وأكثروا لا سيام عبدالله بن عباس وإحنا نقولك إن عبدالله بن عباس مش نقول إن هو قوله يعني هو بس لا قد يخالف لكن قوله عبدالله بن عباس فيه بركة لأن الرجل طلب العلم بصدق فصار جامعة وإحنا لعلنا كده نحاول نعمل من كل كل فترة وفترة كده إن ديكتر جامت واحد من دول برضو تعرف عليهم إن عبدالله ابن عباس كان جامعة يتكلمك في النحو والصرف والحديث و وال... وال... والأصول والعقيدة وال... واللغة العربية والبلاغة والشعر الشعر الجاهلي كل حاجة كذلك هو مؤيد بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام قلتلك بقى ان ب... كنا بنتكلم عن عبد الله بن عباس والأدب فهو عم يصلي عبد الله بن عباس فكان قد تأخر فقدمه رسول الله رجع لورا كده عنه راح نجيه وقفه كده جابه جنبه كده راح رجع لورا تاني شوف الفطنة بقى هو صغير كذلك؟ فلما انتهى النبي من صلاته قال ويحك يا ابن عباس أقدمك في الصلاة فتذرني وترمي خلقت الأجانب تروح وفت خطوة وراه قال يا رسول الله إني استحييت من الله أن أحاذي بقدمي قدم رسول الله ما أفش لا ما ينفعش أهل جنبك أو يتيم ما ينفعش فقال النبي عمها اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ده أيضا يبقى درسنا من طلبة العلم أن يتأدب مع شيخه يأخذ علمه خلاص؟ بالتابعين طب, طب إذا لم يكن في الصحابة هناك أيضا تفسير موجود في الصحابة يبقى مين اللي يتكلمون فيه؟ التابعون مين من التابعين؟ من عني أيضا بالتفسير كمين؟ سعيد بن جبير سعيد بن جبير يقول عرضت القرآن على ابن عباس ملوح صيح أو قال كلمة نحوه من تبقر على ابن عباس كتير جدا أقرأ القرآن، وكان يقول في رواية كنت أقرأ على ابن عباس القرآن فيو... فأقف وأوقفه عند آية آية أقرأ أقول له بسم الله الرحمن الرحيم وقف يا ابن عباس فسر يرحمه فسرمه يو... واخر بالك كان درسي خصوصي ده أكثر من مرة بقى وهو إيه؟ وهو بالشكل ده فكان سعيد بن جبير من الأئمة ولذلك لما قتله الحجاج لام العالم الحجاج دنيا كلها لامت الحجاج قلت له إيه اللي سعيد بن جبير. ده كان من أعلم أهل الأرض وقتها ولذلك كان يقول لأصحابه يسألوني قبل أن أموت فإني عرضت القرآن على ابن عباس كذا كذا مرة أوقفه عند كل آيات فإلحى اسأل إلحى اسألني يابن بن موت وبرضو احنا بقول للإخواننا جد إنحاءوا روحوا للعلماء الكبار تصبحوا بوجوههم وصلوا وسلم عليه وارجع تصبح بوجهه قبل أن يموتوا أطال الله بقاه بخير خلاص مسعيد بن جبير مجاهد بن جبر مقاتل على خلاف فيه الجماعة دول من سادة الذين فسروا من من التابعين اسمه هي الضحاكم بمزاحة اللي هو السجل الكبير في السجل الصغير ده برضو تقرأ عنه أو يقولون عنه السدي الكبير ده برضو من الذين يعتنوا بالتفسير بعد ذلك يرجع المرء إلى أهل طب ما فيش بقف ده كله. نعمل ايه? ينزل القرآن على معناه اللغوي. وهنا تيجي بقى الألم والغصة عشان نقول من امتى? وهم بيغربون على اللغة العربية إلى اللغة العمية. والكلام ده انا اتكلمته بكده لا اريد ان يغطيت فيه. اللغة العربية يا اخوان دراسة اللغة العربية دي مهمة جدا. كان الرجل اذا جاء للعالم فقال اريد ان اطلب العلم فيقول له العالم هل حفظت ده القرآن? يقول نعم. فيقول هل حفظت النحو والصرف؟ عرفت النحو واللغة وال. يقول نعم، يقول حفظت الفرائد المواريثة يقول نعم، فيحدثها يقول له بعد ذلك، ممكن أعطي لك كانت من الأساسيات مثالة اللغة العربية لكي نفهم القرآن هذه هي أساليب القرآن أسلوب التفسير في القرآن أما بقى مسألة التفسير الأخرى بالهوى وبالنظر زي ما كان يصنع ابن عربي وغيره في القدماء ده كلام لا هي أن يرجع ان يرجع اليه من بره ولذلك ده لهم كلام غريب يعني لما نيجي نقرا بطاس م مثلا اول سوره القصص يقول لك ايه واحد زي العربي ده واحد ده بيقول لك ده دي, دي معناها على خروج على شعوب اليمان كل حرف كانوا بيحسبوا له كده زمان حسبه تطلع طاسم م ما تجبش ال 70 شعب ويكذب كلامه الكلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كلام ضرب من الخيان من العور ليس فيه لأثر طيب قبل ما ندخل في مسألة السور الصورة ونقرأ إحنا صورة الفتحة صورة البقرة ص يعني صورة قال العلماء الصورة من السور التي تدل على الارتفاع والعلو واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام ألم تر أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتجزب يعني ربنا رفع قدرك أنت لأن الله أعطاك صورة يعني رفع قدرك أو. طب يعني يعني إيه يعني الصورة من القرآن مرفوع كده علية لا قال العلماء فك لما أسموها بالصورة كأن الذي يقرأ القرآن ينتقد من علو إلى علو طلع تمشي من القمة ال ال خارج القرآن أعلى واحد هنا في القمة عشان كده لو ترجعوا شوية معنا الورا لما كنا بنتكلم على مسألة الكلام بعض المستشرقين في القرآن قال إيه؟ بعضهم كان يقول في القرآن بيقول القرآن منذ 14 قرنا لازال غضا طريا كأن محمدا قد قرأه بالأمس بقى 14 قرن 1400 سنة وكأن النبي قرأ عنينا مبارح يوم الاثنين مبارح كأنه قرأوا عنينا مبارح بس وكان يقول و تعلى قارئ القرآن يعلق قارئ القرآن شيء من من الانتعاش والتقوى وانشرح الصدر الذي لا تجده الذي يرفع حتى ولو كان صاحب همة خفيفة واحد يعني ما عندوش إيمانيات إيمانيات في الحضيض يقرأ القرآن شوي لين وصل للقمة ليه ما نعرفش في في القرآن ما تفهمش لا بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لنا كلام الله لو الإنسان من هنا في غربة ولا للطلبة اللي عندين هنا هو أبو ولا على التليفون لأ رسالة من أبوه يصل إيه؟ يفرح وينشرح صدره واسمي ما الدنيا بس يعاني، ما أرده ليه؟ أصطر أبوها أبعدت رسالة صح ولا؟ يا أبوها الأرض يكلم فما بالك والله هو الذي يكلمك فلازم ينشرح ينشرح الصدر لذلك يبقى الصورة ينتقل منها القارئ من, من قمة إلى قمة ومن منزلة من ملزلة إلى ملزلة طب الآية صورة كذا وكذا على كم كذا كذا آية ايبا الآية دي معناها الآية قالوا الآية تقول تطلق العرب كلمة آية على مجموع الناس يعني لو عايزة أقول أنا جلست هنا وإخواننا في مسجد الاستقامة أقول إيه جئت بآيات القوم في مسجد الاستقامة يعني جيت معايا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإخوة كلهم جيت معايا عيلزة كلها مثلا وقد بلغ وقيل معناها الاعجاز يقول إنه بين له آية أو أظهر له آية يعني إيه؟ يعني اعجاز شيء مورز ذلك الحين حديثنا ما ذكرنا به ما قلنا في الدرس اللي فات مسألة الغفلة لما دخلت أسماء على عائشة وهي تصلي قالت ما بام الناس فأشارت عائشة إلى السماء أسماء الثائين قالت آية هو الكشوف ده علامة على أن الله عزوجل يدل يخوفنا فلما نتلاه آت رعبك مش كذا آية يعني علامة وشيء يخيف طيب سورة القصص لماذا سميت سورة القصص معلش علشان كطبعا زي ما قلنا نحن عندنا جبهة مانعة ولا ولا العام الدراسي حينتهي ولا الترم الأول ولا فأنا خليني براحتي وتكلم براحتي قوي عن سورة القصص ماشي لماذا سميت صورة القصص بصورة القصص؟ أسماء القرآن، صور القرآن كلها توقفية يعني نزلت بالاسم ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت عليه بآية يقول لأصحابه أما هذه فضعوها في صورة كذا وكذا فهمت؟ لو كانت الصور دي الصحابة قالوا لي مثلا عن سلط البقرة تتكلم عن البقرة أبرز فصة فيها خلاص نسميها سلط البقرة لو كانت كده يبا ما كانش النبي عارف يسد في الآيات وإحنا خدنا لما كلمنا عن اصول التفسير بعض وصول التفسير قلنا ايه قلنا ان الآيات ترتيب الآيات مجمع على عزمته الآية بعد الآية بعد الآية بعد الآية ده مجمع عليه المنازل مرتب كده من عند الله عز وجل خد بالك فلذلك اسمها النبي عليه الصلاة والسلام بعذل اسم طيب لماذا سميت سورة القصص سورة القصص؟ شوف يقول بعض أهل العلم من عادة العرب قديما أن تراعي في كثير من المسميات أخذ أسمائها من شيء نادر أو مستغرب يكون في الشيء من من خلق أو من خلق أو صفة تخصه. ويسمون القصيدة بأشهر ما ورد فيها وعلى ذلك جرت أسماء صور القرآن لأن القرآن الكريم جاء على سمن العرب في كلامهم وخطابهم العرب زمان يقول لك إيه أنا حسألكم سؤال دلوقتي متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم هتقول لي ولد في عام الفيل إيه عام الفيل ده ده ده, ده لا تقول كسرة ولا تقول النجاشي ولا تقول قيصر ولا تقول حد خالص إيه عام الفيل ده يعني اسمعها عامل فيل وبعدين عامل ارد وعامل غراب ما فيش كلام ده طيب ليه ليه قال لقص الحادثة اللي حصلت السنة دي كانت الحادثة ايه الفيل جاء ابراها والموضوع ده وحبس الفيل في وادي محصر محذر فكان العرب بيسموا الحاجات بالحاجات دي بال بال السنة دي حصل ايه اشهر حادثة حصلت السنة دي حصل كذا كذا يوم سمي دلًا ولا زال الأمر موجود إلى الآن ترى الناس ما برضو بتصمم الأشياء ببعض ما تقول لكها فالشاهد إن القرآن نزل بلغة مين بلغة العرب فلذلك كان الله عز وجل يراعي سبحانه وتعالى كان يراعي الأساليب العرب والعرب يتعاملون زى لأنه كان لازم يكلمك كلام تفهمه لازم يكلمك كلام تفهمه سبحانه وتعالى فوينك عربي وبتصمم الأشياء كده طب تمان عايز عرب برضو بيجو تقصص زجت منين اشمعنا سمة القصص تم القرآن فيه قصص كتير جدا. يعني لماذا لم نبتسمى سورة مريم سورة القصص؟ ما سورة مريم دي كلها على بعضها إلا خاتمتها عبارة عن قصة زكريا وقصة مريم وبعدين قصة إبراهيم ده فيها قصص أكثر من سورة القصص ليه سميت بسورة القصص؟ فتكلم العلماء معقول من العلماء كان في الموضوع ده و... وكلام بقى طويل وجده؟ آه كلام كميل جداً عارفك يدلك على أن السلف كانوا يعلمون قدر القرآن الحرف في القرآن أنا أعمل فيه بحث أنا أعمل في القرآن يا أخوانا العلماء اتكلموا عن اللون اللي كتب بين القرآن والسنة تكتب بقاله لون وقاله لون تجتنبوا طب أنا عايش أشتب قال لك تشتب إزاي تشتب إزاي تخيل في كل محضور كده دلنا ده مهتب كنا يعني إحنا كان عندنا يعني ما فيش شريعة أبدا أبدا أبدا طبعاً مش عزين نقول ما فيش أديان إنه هو الدين وهو الإسلام بس إنها بقى اليهودية والنصرانية والكلام دي كله شرائع والفرقان والزبور كل دي شرائع عن الله شرائع إنها الكل اسمه إسلام ما فيش أي شريعة خدمت زي الشريعة محمد عليه والسلام الحرف عندنا بس المشكلة هو إن إحنا مبنقاش على ذلك عرفنا أنه بنحتم بمسألة القراءة دي. مهمة. خلاص عن بعض الناس كنا كبيون إيه؟ كان بيقول لقد سألت الله عز وجل وعشت في المنام بعد المنام البعض العلماء فقال ما صنع الله بالقى غفر لي وقدمني وقد كنت أسأله في الدنيا أن يجعل لي مكتبة في قبر لأقرأ وأنا عاد في القبر كده أعبد الحمد لله ما أدوم وأعبد. قال وقد استجاب الله لي بفضله وجعل لي في في القبر مكتبة وأنا أقرأ. تخيل؟ حب العلم يصل، ده عكا بقى يعني دي مناماته وبتاع ما, ما ما يتحطش عليها أحكام، بس ده من حب العلم حب الناس انتهى بالعلم، مش كده ما بيحقوا عن شايح الاسلام ابن ودي برضو ترجمة محتاجة ان احنا نتكلم فيها كان اشتهر قوي بين الناس وهو صغير كده، كان لسه بيروح بكتاب خمس سنين ولا ست سنين ومشتهر قوي بين الناس ده عنده علم وعنده كان والده ياخد اخواته يروح يتفسح، وهو يقول لهم لا انا هاعد في الناس. يدوروا عليه استخبى منهم تخير تفتح مش عايز ينتفصح استخبى منهم فلما رجع أخوه له إلى آخره ما قال ماذا فعلت يا أحمد عملت إيه يعني عبد الرحمن أبو بول ماذا فعلت يا أحمد لقد لهونا ولعبنا عبنا وشوفنا بقى كلينا وركبنا الملكيح حكاه له كده عارف إنه تميلوا إيه قال لقد حفظت في خيبتكم هذا الكتاب في الوصول ودلوا الكتاب بتعب نقدام المقدس اللي هو إيه في الوصول الفقه لهم اختصر الدكتور الشنطي مذكره الشيخ الشنطي مذكره في اصول البق هذا المثل روضة النظر قال له لحفظت روضة النظر في يوم فمرة واحد معدي كده قال لهم في غلام هنا بيذكروا من ذكائه وبتاع ده مين ده قال له اه احمد ابن تيميه ده هتلاقيه دلوقتي قال لي ازاي قال له العال كلها مسكين كراريس قد كده وهو معاك ورقه اهي قد كده شوف صغار ازاي ومعاك ورقه قال لك تجد لو تجد معه لوحه طويل بيكتبه على اللوح زمان زي فلما مر به الشيخ السويتميه اول ما بص في وشه قال إن لهذا الغلام من شأن هيبقى حاجه خالص وشه باين عليه محيا باين عليه من المهمات ان تأخذ العيل وتخلي الشيخ يبص في وشه بيه. أحيانا الشيخ يقول لك كده راعي الواد ده في كذا كذا كذا يا اما اقول لك روح شغله مكانه ده مش هينفع لانه يبقى الواد بيني وفي عيل طريقه طلع يعني ظهر عليه مخايل النجابه من صوره كده باين عليه باين عليه يقوم واحد يهودي قاعد فلاقبه تمام عد تعال يا حبيبي ايه اللوح الكبير اللي في ايدك ده وال بتاع اه رايح الكتاب وانت ايه قال له لا يا قال انتم الذين تقولون في كتبكم كذا وكذا وكذا وكذا يا راجل فوجي انت حافظ كتابنا طب عندكم في القرآن كذا قالوا لا احنا عندنا اقا دبلوتيميه ولاذره تعرف المجلس ده انفصل عن ايه اسلم اليهود ده كان عنده يعني تضلع من العلوم العلوم الاخوة اللي كده بخش عن انت انا بحذرك ده عرام خش عن انت وتناظر الشيعة وتناظر الحرام لانه لا يجوز لك ان تعرض نفسك للفتنه انما تتضلع من علم الشريعة الاول تدرس الاسلام كويس قوي كويس قوي وبعدين انت بتبدأ تناظر غيرك بقى فكان الرجل هكذا منذ صغر رحم الله رضي عنه الشاهد ايه؟ اللي اللي اللي اللي... لماذا سميت صورة القصص باب القصص؟ فقال العلماء سميت بصورة القصص لاشتمالها على كلمة القصص لما رح سيدنا موسى لشعيب على انه كان نبياً او كان رجلاً صلاحاً قال له ايه؟ فلما قص, علي فلما قص عليه فلما جاءه وقص عليه القصص قال للتلاصل بقى هي إسجالة العرب بنحط بمناسبة الكلمة كده يبقى هي بمناسبة الكلمة دي سميها القصص ومع ذلك الحقيقة ذكر العلماء أسباب أخير أن هذه الصورة الوحيدة التي تعرضت لحقبة ما تعرض لها القرآن قط عن موسى لحقبة جلوسه مع المصريين في مصر فترة اللي كان موجود نشأ فيها وتربى فيها وطلع ازاي ورحلوهم ازاي و... الحتة دي دور في القرآن كده مش هتلاقيها الا في سورة القصص بس ولذلك قال له وقص عليه القصص لما راح له شعيبة قال له انهي قصص قال له القصص بتاعة مصر لما كنت في مصر عصان ليه اللي هي الحقبة اللي القرآن ما تكلمش عليها زي ما تكلم عليها في سورة, في سورة القصص قال وهي الصورة الوحيدة التي انفردت بذكر موسى عليه السلام وسبب هجرته من مصر الى مدين وهو المذكور بعد تفصيله بقوله تعالى فلما جاءه وقص عليه وقص عليه القصص وقيل إنما سميت القصص لأنها متعلقة بالنجاة لأن في الوقت ده نجا موسى من منه. لأنه قالوا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفي نجاوي انت في مكان لا يمكن فراني بصلك الخبش نجاوي وتسمى ايضا بصورة طا سيمين لوفاتحتها على ما ورد في بعض الروايات ايضا انها سميت بصورة موسى وان كان هذا الرأي بعد <تصفيق> ترتيب صورة القصص في المصحف وعدد آياتها وكلماتها وحروفها يا تماماً؟ يتكلموا في عدد الآيات والحروف. والآه بقول لك أنت ترى من العلماء العجب بس لما تقرأ تلاقي العجب مبتمين بكل حاجة طبعا إحنا ذكرنا بكذا أن الإجماع معقود على أن الآيات ترتيب الآيات وهيئة الآيات دا كله ده توقيف يعني يعني توقيف يعني يعني من عند الله وحده يعني ما فيش حد ليه فكدهاد من العلماء ولا من الصحابة ولا فكدها ومعنى القصص في القرآن أي تتبع الأثر ومن ذلك قول أم موسى لما ذكر الله عز وجل عن أم موسى لأخته وقالت لأخته قصيه وتأتي القصص بمعنى ذكر من تتتابع أخبارهم أحكي للقصة وبعدين سؤال الكاف وبعدين الفتية طلعوا ومشوا أو بعدين شو بتتابعها زي وبعدين أو لابوا دخلوا الكاف وبعدين وبعدين آموا من النوم وبعدين من تتتابع أخبارهم وطبع احنا ذكرنا فضل القصص قبل كده وقلنا ان القصص تماذا سنقاه الله عز وجل وسيأتي بعض الأسباب لهذه الصورة بخصوصها السوره دي بالذات فيها ايه من المعاني زي ما بقول احنا عايزين نفصص سوره القصص لانها تحكي انتصار امه انتصار امه لا يعلم التاريخ برمته التاريخ كله ما يعرفش امه اتبدلت زي الامه دي وده طبعا كان من الله عز وجل العظيم مش كده لا ده. ده كان لازم عارف دول اول مسابك سيدنا موسى حبايلك انا وهنتكلم عن شخصية هؤلاء القول شوف لسه طالعين من بطش فرعون وشايفين البحر قدام عينيهم قدام عينيهم انفرج اول ما تشيل ايديك من على افاك. يعني فرعون ده دا كان دائما على افاك. اول ما تشيل ايديك بقى وتكون في يدك وبدأ سيدنا موسى يحترمهم وكده. اول ما تجاوزوا البحر قالوا اجعلنا الهان كما لهم يا بيهان. الله بيضي. ما انت معتقد ان الصنع بالطوبة. ان الناس قادة تعبوده ده. هو ده اللي خلق لك البحر وعمل كده. يا رجل ده فرعون نفسه. وده يعني يأتي التفصيل فيه ان شاء الله في موضعه. فرعون نفسه في بعض الاثار التي من كتبهم لما بص على البحر وبتفلك كده قال لنعمل رب رب موسى شوف عمله ايه؟ فتح البحر اللي يمكن عملها انا اعاد اقول للناس ابكش عليهم اقول لهم انا ربكم اللي اعلم انا مكيش معاهم يا جدع فرعون نفسه ازعى فرعون ازعى والقصة ايضا تأتي بمعنى الخبر وهذا واضح من قوله وقص عليه ليه القصص يعني إيه؟ يعني أخباره بخبره سورة القصص هي السورة رقم 28 في القرآن لما تعد كده من أول البقرة من أول فتحة رقم 28. وصورة القصص عدد آياتها ثمانية وثمانون عدد آياتها ثمانية وثمانين آيات ولا يماثلها في عدد آياتها إلا سورة صاد وعدد حروفها خمسة آلاف وثمانمائة حرف هم بيعدوا بالحرف كمان؟ بيعدوا بالحرف أدركوا عظمة القرآن فاتموا كل حرف وعدد كلماتها ألف وربعمائة كلمة وكلمة ألف وربعمائة وواحد كلمة وقد ذكر الإمام الجوزي رحمه الله في زاد المسير كلام آخر لكن كلمة طبعاً في الحقيقة هنا بيذكر بعض يعني بعض العلماء بيذكر فضل سورة القصص مش عارف كل حرف منها تقرب ايه وكل آية لم يثبت في فضل سورة القصص تعرفين أن في صور ورد في فضلها أحاديث وفي صور أخرى يريد فيها شيء وطبعاً بالمناسبة مسألة سورة ياسين كده أكثر طرق صورة ياسين لا تصح لا تصح صورة القصص، صورة المكية كلها في أغلى أقوال أهل العلم إلا ما اختلف فيه مقاتل وابن عباس مقاتل قال في بس أو ثلاثة أربعة وابن عباس قال لك لا ده هي في آية واحدة وهي قول الله عَنْسَ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ دي نزة وَنَّمِمْ هَجِرْ لِلْمَدِينَةِ وهو ماشي من مكة للمدينة الصورة دي كلها مكية يا أخواني الصورة اللي بتحكي عن سيدنا موسى نزل في مكة دي عايزة تجيب معلومة كده لفتت نظري قوي يقول ابو كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره المختصرة الماتعة الصور التي نزلت بالمدينه او التي نزلت بعد الهجرة احنا قلنا بكده مصطلح اللي نزل قبل الهجره وبعد الهجره اللي هي الصور اللي قبل الهجره اسمها ايه مكيه بعد الهجره اسمها مدنيه حتى لو نزلت في المدينه نزلت في الطائف نزلت وانت ماشي في نزلت في السكه قال خلاص ايه القصص كلها مكيه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام بمكه في وقت الضعف واحنا بقى في مكة بقى يقعدين من كله تحول لمعصطر مضطهد كل واحد تحت منه عبد ولا جنبه جاره ولا واحد ضعيف يقدر عليه مسكوا كسروا على الإسلام وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحملون أذن شديدا جدا لأننا نتكلم برضه في أمر زي كده في معرض وحنا بنتكلم عن بلاء بني إسرائيل واللي حصل معاهم سياف الصور المكية كنت أقول لك بكثير أولا بكثير قال إيه بقى؟ قال إن الصور المكية المدنية عدد صور عدد كده كم صورة؟ أقصى شيء وصل إليه خمسة وعشرين صورة ما هي ما كيفش خمسة عشرين خمسة وعشرين صورة نزلوا فين؟ بعد الهجرة اللي هو تسمى مدنية يعني طب والصور المكية اللي كانت قبل الهجرة والناس بقى يبتلون على فكرة أهل المدينة كانوا بيبتلوا برضو وأفكرنا لما نزكر في قريش وقريش كانت بتعمل في قبل مكة وأهل المدينة لا كانوا بيبتلوا برضو أول ما بدأ أهل المدينة يبايع النبي عليه الصلاة والسلام ويرود على عندنا ونحنيك في المدينة كبرائهم الضرب وعبد بن الصامت كان من الـ الـ الـ الـ الـ الناس الأوتاد في المدينة ومن أكابر الأنصار ومع ذلك كان له شعر جابوه جرغرينه من شعر جابوه ضربوه وازاي لأنك أنت لأنك أنت تقوله تعالى عبد الرحمن ال اسمه إيه عبد الرحمن معاو رضي الله عنه أبو جهل ويف قدامه معاذ بن جبل رضي الله عنه أبو جهل ويف قدامه وشتم وسعد بن معاذ سعد بن معاذ سعد بن معاذ ده كان من اكابر اهل المدينه وكان لما يتكلم كلمه لا انت عارف سعد بن معاذ لما اسلم كل قومه اسلموا بسبب ايه بسبب سعد بن معاذ بس وخد يحطها بين قوسيني أنا يعني يعطيها لإخواننا الشباب عشان يستثمر عمره سعد بن معاذ مدة إسلامه أربع سنة بس أسلامه عنده تلاتفين سنة ماتوا عنده أربع وتلاتفين سنة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ يمشي على أطراف أصابعه ماشي في شب كده على إسلام صلى الله رسول الله ما لك قال لا أجل مكان إن الله قد أمر صفا من الملائكة فحضروا جنازة سعد وإن صفا عند ربك بسبعين الف ملك سبعين الف ملك من الملائكة نزده يشهده مش غالبة العرش إلا لموت سعد المعزة وقال لما مات سعد المعزة اهتز العرش يعني اهتز العرش قال العلماء اهتز العرش فرحا وطربا ان سعد قادما عليهم عشان سعد جاي سعد نادو جيلنا العار شو يا كان العرش ده أعظم مخلوقات الله على الإطلاق أعظم أكبر حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقه العرش اهتز فرحا لما بسال نادو لأ عملينه في الأربع سنين دول يعني ليس من يجعل العقيدة نهجاً الذي ينتمي إليه شعاب يعني إحنا نفضل نقول آه لحظة تزمين واحنا عازمين واحنا عازمين ووجه الله وعايزين نلقى الله طب عملنا إيه دي القضيه اللي احنا محتاجين نتكلم فيها مع بعض سعد بن معاذ شتمه ابو جهل رايح لاميه بن خلف واعدين مع بعض واخد بالك لاوبيب بن خلف وبعدين راح يزوره كان لما سعد بن معاذ ينزل المدينة يزور ايه يزور ابي بن خلف ينزل عليه ده عنده وكان ابي بن خلف لما يروح الم... لما ينزل مكة وده لما يروح المدينة ينزل عند سعد بن معاذ وهم بيطوفوا كده راح طلع ابو جهل وبص قال من هذا قال سعد بن معاذ قال أما تستحي وقد أويتم عندكم الصبأة الناس الكافرة يعني والله لولا مقام أبي صفوان اللي هو اللي هو, هو ابن خلف نعتك التواف قلت لك يبشتع برضا فنظر إليه سعد جمعاز وتغيظ تتكلمني وأنت سيد وأنا يعني صغير أنا سيد في قومي برضو فنظر إليه سعد جمعاز وقال أتستقبلني بهذا والله لقد والله لإما نعتمد طوافة بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منها التجارة قافلة اللي معدها من عندنا ولا قافلة من, من عندنا نفل بقى من رأس رجاء الصالح عد بقى على سريلانكا وبركينة فاسك لحد ما تروح لله والله والله لأمنعنك فقال له ولي على رسلك يا سعد لا تخاطب بهذا سيد الوادي قال وإن كان مش بالإسلام بيعمل ايه؟ قال وان كان سيد الوادي ايه وان كان سيد الوادي والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيقتلك انه قاتلك قال له ابي كمل ابي مخال قال له اسكت انت يا ابا صفوان لقد سمعت رسول الله يقول انه سيقتلك راح ابي روح للبيت عند امراتك فقال انا سمعت يا ام صفوان قالت ماذا ابا صفوان قال صاحب اليسربي يقول ان محمدا قال انه سيقتلك خد هو امراته كفره وقالت لهم رأتوه والله ما كذب محمد قطر ده الكفرة قالتوا طالما ألحق ديلك بألحق ديلك ولذلك قدروا صحيح خبطوا خبطة كده غمزوا من ربح غمزة كده يخدوا لي صوت له ليس بك إلا خدش تبت صوت إلى ليه قال لقد وعدني محق... أوعدني محمد أن يقتلني والله لو بصق علي لقتلني لو الله لا بصريك لو بسقته الشيح يبوته طالما قال يبقى خلاص عايز العايز لك إن الكبار كمان يتقاذوا فنزلت هذه الصورة كقاموس، كقانون يقول لك يا أيها المستضعف تعمل ايه في وقت استضعافك بأي شيء تأتسي تقرأ ايه تسمع ايه رؤيتك بتبقى شكلها ايه خطابنا القرآن في كل شيء عشان كده شو بيقول ايه بقى ان سياق النص في سورة القصص الشريفة يدل على مكيتها يعني هي نزلت بمكة قبل الهجرة يعني وكاملها ذات صبغة مكية من خلال الضوابط التي وضعها العلماء للتميز بين المكي والمدني في حاجات بتميز صور المكية اللي هي ايه قالك لما اشتملت عليه من ذكر القصص بإسهام قدعا واحدة عايز تعرف ما يصنعه الإنسان ويقرأه عشان كده بنقول للإخوة يقول لك أنا مثلا أنا دلوقتي بحفظ القرآن عايز أمتزل لقوله خلص القرآن نزل في مكة عشرين صورة ولا خمسة وعشرين صورة في المدينة والباقي بقى المية واربعتاشر صورة في مكة إذا ما أنت محتاج عشان خاطر تثبت على هذا الطريق تعمل إيه؟ إقرأ قرآن كتير ويبقى عندك ورد من القرآن ولا ينبغي أبداً أنك إنت تتعدل عنه أبداً. دي للمرة واحد نمرك نم اقرأ عن السلف لما نقرأ بقى عن من ضاقت به حاله عارف أبو مسلم الخواني؟ مرة دخل بيتهم بالقاش رجيف يا رييف لا لا مش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد أبا بكر فقال يا أبا بكر ما الذي أخرجك في وقت لا يخرج الناس فيه دنيا حر نار وفي الصلاة خارج تعمل إيه؟ قال يا رسول الله والله ما أخرجني إلا الجوع مش لايه؟ مش عندي حاجة بيدي. قال رسول الله وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجه أنا كلامنا ما فيش لما بقى العملية تقزل معك شويه و تلاقي المرات تب حصله و العال داخل المدارس و والدروس و يعني بقت صعبة معك قوي تعمل ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله يقصون مش رسول البنك كان رسول الله و كان رسول الله يدخل لكن ده ايه آخر رسول الله جاع و بكر هم ده يعمل لك ايه؟ يديك صلابة عشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى بينزل القصص على, على النبي عليه الصلاة والسلام كتير او في مكة طبع الصور الماكية كتير القصص قوي كتير قوي ليه؟ وقلنا أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وعشان كده قال يا رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا في صدق يبقى الإخوة ياخدى وإحنا نتعلم هم تعمل إيه نقرأ قرآن يبقى عندي ورد من القرآن ونحفظ القرآن ونقوم بها أناق الليل وأطراف النهار نمرأ اتنين اقرأ عن السلام صور من حياة الصحابة 63 شخصية صحابة ذكرهم عبد الرحمن رافعت الباشا في اسلوب جميل جدا آآ رائع مكشفيني في معرض موجوده بعد 3 بردوige 15 komen آآ يقرأ عن 63 صحاب ولو ايضا صوره من حادث تبعين ماشي ومن الدلائل على توحيد الله عز وجل بلسلوب جملة الطويلة استمتح سورة قاف كده قاف له أخبه! Его سورة بكية استمتح هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقي فيها ذكر رجوبية خلق السماوات والأرض والكلام وال... ده محتاج منك لنظرة ده مكون تاني تقوي به توحيلك انك تنظر ربنا ربنا خلق بمولود بصّله كده وقوله انا كنت كده من الميل اللي خليني باسمعه بعد ما الوقت ما يبني هو باسمعه عادين يدق جنب منه ال... لا لا ما يدقش هون احنا راجل وطاك الله احنا بنعمل عقيقة على اصف ايه عادين نتخبط جنبه عادين نعمل جنبه ومش سامع وهو ما وانا كنت مثل وكده فيهم اللي امنا وانا نطقت كده ازاي مننا من الله هبه ثم بقى لما تنطأ ما تتطولش على الله لما تنطأ تعبودوا بقى ترى ترانجتي تنظر في آلائتها عز وجل وده بصراحة موضوع لعلنا وإحنا أثناء الصورة كده نحاول نعمل فيه ده. يقول وكلوها من الجملة القصيرة ما يتلاقيش يا ايه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان لا لا لا الصور المكية تلاقي الكلام مسهل الآيات طوال خد واشرب وتطلع من القرآن املى سدر القرآن خليه يجري في عروقك عشان تثبت عشان تثبت وتكرار ذكر الله عز وجل واليوم الآخر يكثر أيضاً في الصور المكية عارفين علاج البيوت وعلاج الدنيا كلها بذكر الموت والآخر لما تجد ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا سباق على الدنيا ولا أي حاجة من حاجتي ولا عجب ولا كبر ولا ما أنت هتموت قال بعضهم تتبعته عمر ابن الخطاب يوما فدخل حائط، حائط يعني إنيه منه دخل لوحده عمر ماشي لوحده فدخل حائطا ثم نظرت إليه كان زمان طلبت العلم يبصر العلماء ويتعلمه من شكلهم يعني ما أن فرح عليه من حتة كده؟ فوجدته أخذ بمجامع سوبة، مزك نفسه؟ مزك نفسه كده، ماديده عمل كده وقال يقولون عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخيل بخيل صحيح ان انت بقيت المؤمنين والناس كلها بتحترمك والله لا الا ان تتقي الله لا يعذبنك يا عمر ولا المؤمنين ولا لو وردت على الله عز وجل وأنت عاصي هيعذبك أن يعظم الله عز وجل في في نفس ذكر اليوم الاخر والقيامه والكلام ده ده في الحقيقه يخليك تستقيم عشان كده برده بنقول كلنا كلنا لاس يمل مبتدئينهم، يقول لك أصلًا ما خش الجامعة وبارجع وبيطلعوا عملية، لا عايز تدخلوا الجامعة وياك بتف الجامعة، تجيب له بقى زي ما قلت لك هالب كذا، يو أجيهم في في درس عقيدة ولا درس ولا درس فق، وأنا أقصد بدرس العقيدة مش درس العقيدة من حيث الوعظ درس العقيدة المقنن، المعتزل أو وقالوا إيه ونحن قلنا إيه وربنا عليهم في إيه والقدريه ولا لا لا، تا تأخذ بعضك تدوره كذا شوية اسمعوا عن الجنة والنار، تلحم عليه بهذا الأرض. تاخدوا وتزوروا المقابر يشهد جنازه يقف معنا في جزء واحد يوم ده كلنا مطالبين بكده لا سيما اللي داخل جديد عشان يثبت ده طابع الصور المكية قالوا من ذلك تكرار ذكر اسم الله عز وجل لما يعظ يعظم هذا في الايه في الفاتح ثم ذكر بعد ذلك الاغراض العامة لسوره القصص سوره القصص كان ليها مطالب في جملتها وبعدين نعمل إن شاء الله عز وجل للتفسير بس إحنا كده بقى إيه؟ أرى أن نحن يعني طورنا عليكم خالص فإن شاء الله نكمل هذا في اللقاء القادم نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى بادر وإذا نهي انتهى وعقل ما سواه في هدى النفسي وصلى الله وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ما هي أكثر العوامل اللي للثبات على الدين اللي ذكرنا بعضها وبسوق القصص سنذكر إن شاء الله حاجات تانية والمهمة قوي للقر يتم القرآن لكل من المبطلش كيف يتم شفاء القلب من أمراضه أهذا بالعهذي العوامل لا سيما قراءة القرآن وقيام الليل ما هي عاقبة الإصرار على الذلوب غضب الله سبحانه وتعالى لكبائر وش تجافر كده تاجر يعمل بسوق ال يقول, يقول عمد التجار يأخذون 2 جنيه ورا الشوال ما يسمى عمولة مع العلم أنهم يأخذون نسبة ربح على الشغل فهذا 2 جنيه العمولة حرام أو حلال هو الأصل يعني إذا كان اللي ده هو التاجر اللي بياخد الأصل منه منك البيع والشراء قال النبي صلى الله عليه وسلم البيع يعني ما لم يتفرق فإن صدقا وبيانا مولك لهم في بيعهما وإن كتما وكذا لم يبارك لهم او محفة باركة طبيعية او كما قال على الصور بتاخد اللي بنسلعب ولا اخد الشوال بتاع البطار ستبقى دي كاسم تقول ده فعلي فيه ما تقوليش بقى معلش نستمع الشاي الشاي, الشاي ايه بل ده كاسمان برضو الالفاظ اللي طرق الجديدة دي قول بلدي الواحد شرهولك على كنس وحطولك على العربية مازالا اه شغلنته جدا فاذا كان اللي بيسأل السؤال ده التاجر ما ياخدش الكلين دي دولا ولا جوز ده اذا كان ده واحد من اللي بشت غصب عنك تبقى شغلك ما هتعمل بك وهو لو خد منك يبقى الاسم عليك حاول بجهدك انك ملديموش حاجة عليكم السلام وحف الله وعكاد وحبك اللذي حتى المناجر هل تجوز الصلاة في الجامع الاظهر وجامع حسين الجامع الاظهر ده انا الاعلم وان فيه قبرا، انما جامع حسين لما فيه من هذه المظاهر فالإنسان لا يصلي فيه لا تعامد بالصلاة في فيه. لما بردنا رحت وصليت ومن هدش بالي والله حصل الصلاة صحيحة. جماعه وأهل العيل على أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صحيح. إلى الإمام أحمد وأهل الضم يقولون ما هو تناه. لأن النهي وقع على شرط من شروط الصلاة. وهي ظهارة المكياج والمكملات. لأن النهي وقع فيه. لكن جموع أهل العيل ما يقولون الصلاة صحيحة. فالصلاة صحيحة لكن أنت ما تعامدش. طب أضيق أنا أبو لك أنا ما نزم بأهل دي. ببقى بشتري ريحة وبشتري زيت أو بشتري مثلا أدوات اللي هي البلاستيكو بتاع من الحدة دي نعمل ايه؟ في جمع في الأول خالص بيسموه جمع البنات. في أول شرعة أظهر ده وكوش قبل وبعد ما انت لازم تفكر في كده لما قضيت ان انت تنزل واصلنا عمل دي بقى وانا اضطريت هو انت تنزل وبعد انت في المسألة ثم تسأل ليس هذا من شأن الذي يتحرى لدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت باربع طيام بس على صوت ص قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا صح كده لذلك قالت عائشة رضي الله عنه كان يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنع يعني اوعى تعمل زيهم لعن الله اليهود والنصارى ده, ده لعن لعن يعني يعني عملوا ده من الكبائر انا بقولك طبعا ان ده كان قبل موته باربع ايام عشان محدش يجيلك باي يقولك قبل كده اصلي حصل قبل كده وقال وابو بصير مش عارف عمل ايه والاثر ده لا يصح خالص لكن حتى لو اتكلمه في كده احيقول قبل يموت باربع ايام يعني كل اللي فده اتنزل حتى لو موجود اتنزل اتنزل انا اكبل عن الصلاة فانا اصلي واكون ايضا متضايق. فلا أكون وصلي وكأن شيء يجدفني فبما تنصحني؟ أحبك الذي يحبتني من الأجل أنصحك أنك ترح صلي قال الله عز وجل لو وينحى النفس عن الحالة التي تقول لي نفسك لا أصلم الدايئة وإن شاء الله نفك في الصلة إن شاء الله تعاين مظلم أول ما تقوم سيمدك الله عز وجل إنما إنما أنت تقعد أصلم الدايئة شوية وعامل وبعدين هتعاول بقى طول صناعة عليها حاجة والكلام اللي بقى طالع ودلوقتي يمدن ما هي الكلام اللي نفعش كانت المرأة السوداء دي بقى اللي كان معدها مس بجد بجد لا، كان إذا جاءها الجميد وحواها مغمى عليها على طبيع وهو ده وجه المس فعلاً، إنه إذا جاء يغمى على المريض دي كانت ملتزمة، ده مش مجود بنصلي ده، ده جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فادع الله ألا أتكشف لما أقع، وعناها أقع مغمى عليها مش, مش حاسة وبيتقول له بس ما تكشفش، ادعيني ما تكشفش، لما أقع مذكورة فوقاه الله عز وجل ابن كسير بيقول في البداية والنهاية يحرص بها على حدود الله يقول كانت إذا أحست بهذا المارد حست أنه داخل جسمها تنطلق إلى الكعبة وتأخذ لستائر الكعبة وتقول اخذأ فيرجع خفت إبقى خفت والنبي قال لأكي من أهل الجنة جميل عشان كده الحديث ده في صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة ابن عباس ما قلتش الكلام ده من عنده الجنة والنار دي مش شغلتنا كلام ده لازم يكون عندك في نص معصوم. النبي قال فلان في الجنة يبقى في الجنة فلما قال كده ابن عباس على انها كانت في الجنة والده بقى فانت تجتهد و ما تمشي شوف ربنا سعادة يقول لا قال عبدي قم الي امشي اليك امشي اليه وهروي اليك و تقرب تكرم اليه عبدي بشبرن تكرمت اليه زرع بص شبره دي بص خمزة الشجعة من هنا الى كده اسمي شبره بالزراع من هنا لهم. ده زراع. وإذا تقرب إلي زراعاً لو مشيته بس انت تمشي شبر بحيط لي بس. حتها ديكاف في ايدك كده. شوفوا ربنا مشي لك قدين. يعني يعني قربك منهم يعني سبحانه وتعالى. شوفها دين. تلاتة اضعاف. طب لو مشي زراعاً ومن مشى إلي زراعاً تقربت إليه باعاً. عارف البعد ايوم لما تفرد نفل فيه. من أول تراتيش سابعة. دي بحاجة تراتيش سابعة. تبشينه انت عدت كده؟ شوف، فانت اول ما تقوم بس تتوضى اول ما تفتح الحنفية بس هتلاقي كل الهم وكلام ده بلدو طاش وراح بس انت تعمل معنى قول عمير ابن هانك بخم بخم ومعنى قول عمر رضي الله عنه بخم بخم ومعنى الكلمة نفسها كلمة بخم بخم تقرأ نصفها منون ونصفها غير منون وقد يُنوّن الاثنين والبقى بالعكس يقول مش منوّنها، تقول بخ بخن، أو تقول بخن بخ أو تقول بخن بخن ودي معناها هي كلمة عند العرب يقولوها عند الفرح الشديد عشان كده عمير بن هاري قال له يا رسول الله في غزو البادر قال له الناس المفرد منهم لو دخلت دلوقتي دول ضعفين منهم، لو دخلت دلوقتي وأتنوني فماذا ليه؟ قال فأنت في الجنة في الجنة؟ طبعاً ده شوق طويل وعفكر عمالي ابن عمالي قتلقت معا كده قال له يا رسول الله تفتكر كده تفتكر كده لولا دخلت الوقت في حصلي لا ده راجب كان طول الليل بيصلي وقول يا رب برسوح للجنة زي عكشة ابن محصن كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة سبعون ألفاً على وجوه القمر أخذهم بيلة ليلة البدر أخذهم بعضهم بأيدي بعض شو كانوا إخواناً في الدنيا متحبين الد واخدين في ايد بعض متحبين برضو اخذون بعضهم بأيدي بعض يدخلون الجنة بغير حساب اما على طول بسرعة وكشه نفض ليه ده طول الليل بدعي ربنا يا رب ما تحاسبنيش يا رب ما, ما افشل قدامك ولا بقى الطيب ولا بالوحش وحش انا خايف اني اكون قدام ربنا في موضع الاذلال ما تحاسبنيش يا رب فايج منه كان بيلهج وعلم الله منه الصدق راح اي موقف وقال له ايه قال اجعل منهم قال له انت منهم وحدنا قال له انت منهم فقام رجل اخر ومفاجره اللي ممكن تبقى قالوا انا يا رسول الله جعل منهم قال له لا, لا سبقك بها هركش مش سبقا هو اللي عامل الاول وكان المزاد موجود عشان واحد لا لا ده ده الشوق الطويل فعمير ابن هانئ رضي الله عنه فرح فقال له باخل بخ لذلك النبي قال له كده قال انا حملك على قولك وانت فرحان لي قوي كده النبي بيستكشف اصحابه ليه قال والله ما قلتها إلا لأني أحب أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها راح داخل ميت على طبول سوش إذ راضي الله عنه وباخي دي فيها قصة طريقة حصلت مع الحجاج لما خرج عبد الرحمن بن الأشعس في الفتنة ففي واحد من الشعراء كان خرج مع عبد الرحمن بن الأشعس في الفتنة وكان بيمدح عبد الرحمن بن الأشعس ويشتم الحجاج فالحجاج طبعاً كان عارف الكلام لتعالي بقى الحجاج كان فأري أصلا فراح جايه طبعا هو غلب عبد الرحمن ابن الأشعث فجاب الرجل ده وقفه بين داره قاله ألست أنت الذي كنت تقول في ابن الأشعث بخبخ لوالدي وللمولود، مش كنت بتقول ده, ده أبو كويس جدا قال نعم أيها قال والله لأجعلك تبخبخ بعد اليوم اضربه عنه أحد الإخوة يدخل عن إنترنت ويناظر النصارى واسمع المناظرات وهو الآن يحفظ أو يحاول حفظ دراسة كتبهم مع أنه لم يحفظ القرآن ولا ترسيله وهو متضلب في طلب العلم أن تقصد متضلع ولا مش متضلع فماذا تنصحه؟ أنا أقول لك حرام كذلك؟ يا جماعة علم المناظرة في الإسلام يعني لو قاعد فنظر واحد في الشريعة فمسألة في أدلة في الفقهة لازم أن يكون لدي إمكانيات معينة علم المناظرة العلماء يفرده له أبحاث خاصة يقول لك فلان مناظر فلان عالم أبس ما بيشمش مناظر إنما فلان عالم مناظر زي قم يسحك الشرازي كده يقول لك لسانه كان بيبداحوا لسانه في المناظر ده ده في الشريعة فعبالك أنت بتناظر غير المسلم ده. ويكلمك في شبهه ممكن تقع حاجة في قلبك تضيعك أنا مش بقول كده عشان إحنا في دلنا أشياء يجوز إنها تقع في قلوبنا لا إنما أقول ذلك لأن في قلبك جهل يجيز أن, يقع أن تقع الفتنة في قلبك بل القلوب أصلا ضعيفة يعني هم تعرفين في عالم اسمه طاوص بن كيسان اليمان طاوص ده كان رئيس القطر اليمني كله اليمن دي كلها كان العالم الكبير اللي فيها هو طاوص هشام بن عبد الملك قعد قال له ايتونا بأحد من الصحابة قالوا لا نجدوا أحدا من الصحابة قال فا ائتوني من بعدهم الناس اللي هم الأكابر بقى من التابعين قالوا عندنا طاوص بن كيسان شوف عاملا زي ومع ذلك واحد دخل معك فتح بابا بالقدر ايه رايك القدر والمقادير ومش عارف نروح نتكلم بقى في فيما يخص الله راح عمل شبه كده وابنه كان قاعد جنبه قال له صد اذنك صد اذنك وفضل يشط فيه ابنه ده الفضيل بن عياض انتوا داخل على الفضيل بن عياض ان هو محدث ان هو يعني بكاء وصوام و الفضيل بن عياض كان عالم محدث كان يقعد يحدث الناس الفضال بن عيام قعد معه واحد وفتح بابا في القدر قال كلمني يا أبا علي كلمه. قال ولا نصر كلمه. إما أن تقوم أو أقوم أو أنت فاكرة الفضال معرفش نظر أم؟ بس ما فتحش باب الشؤية يا جماعة ابن الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم بين الفتن قال لك ما تقفش بالفتن قال يوشك أن يكون حديث في البخالي عن أبي سعيد الحضري يوشك أن يكون خير مال المر غنيمات أحسن حاجة من فلوسه وشوية غنب كده يتتبع بها قمم الجبال مش مش, مش في الجبل مش في حد في الجبل أصلاً لا تطلع فوق القمة اللي لا يمكن تناها فيها حد أبداً قمم الجبال يفر بدينه من الفتن إذاً ده خانون لما تلاقي الفتنة ولذلك في بعض أصحاب النبي عناصر أول ما بصوا كده لأول الوقع الامر ما بين معاويه وبين علي رضي الله عنهما قال لك انا اللي هجتهد ولا هدخل في الامر ده خالص ودخل بيته وقفل الباب اللي هي قال لك دي فتنه عامه رجعوا قولهم صحيح قولهم صحيح طب اللي قتل مع معاوية واللي قتل مع علي قولهم صحيح قولهم صحيح وينطوا في كان الجنين يطبر وايه تصليحوا بينه طب مال اللي قاعد في البيت ما اصلحوش ليه قال لك اصل ما متبين نصلح الزائج وكانش يعمل عنديش صورة واضحة فالزائج ما كانش يقول لكم فدي فدن أنا أنصح الأخ أنه هو يعقف على العلم والقرآن وينمي الإيمان في قلبي وصيبه الكلام عليكم السمحة الأول كاتو لا أستطيع أن أحافظ على الورد اليوم من الأذكار والقرآن وذلك بسبب أنني أعمل في اليوم أكثر من 12 ساعة طب تنصحني ارزقك الله خير ايه بتتكلم عليه ده خطوط حمراء في الالتزام إحنا كلنا عندنا في الالتزام بس عشان ما نفتورش عندك خطوط حمراء وبعدين نقفلها من الخطوط الحمراء أذكر الصباح والمساء الاذكار اليوميه اللي بتقولها بعد الفجر وبتقولها بعد العصر أو بعد المغرب ده ده ده لازم يتاهل ده دي من الأشياء اللي هي معنى ان واحد ملتزم يبقى لازم لازم تقول لازم تقول معنى ان واحد ملتزم لازم تبص المصحف كل يوم معنى ان انت مصلي طب ما عملتش كده هتبكى على الوراء يعني انا عايز اسأل الاخ اللي بيشتغل 12 ساعة مش فاضي ساعة ساعة من 12 مش فاليوم اولا الاذكار انت حافظها من كترة ما بيتقولها بتحفظها مش حافظها عم الشيخات ولا طب هين الاذكار كده حطها كده على المكنة وقل تشتغل وبص بسم الله الذي لا يضر مع اسم الشهر تلاتة بيقولهم انت مش قاعد قد شغال هتيجي معا تحت بقى موجودة مش موجود بقى كلام ده خالص. جيب المحمول ونزل على شريط الاذكار هو يقول وبيديك فرصة زي المصحف المعلم ده يديك فرصة ان انت تقول وراه حطه في ودنك وانت شغال وهو يقول وانت تقول سهل كده عايزين ما فيهاش حاجه خالص اذكار الصباح والمساء القرآن وانت مروح البيت اول ما نخش البيت الحقوني عايز اتعشى لحسن خلاص انا جاي تعبان خلاص هما قاعدين بقى يسخنوا والحاجات دي تبقى انت, انت حافظ على نفسك تجري على المصحف وتروح فتحه وتقرأ لك ربعين حزب جزء لحد ما يخلصوا الأكل وممكن تراوح كنو ما طبخوش أسطن يبقى هتقرأ ثلاث تجزات يعني الأمر يا أخواننا بصوا إحنا بقول لي من أراد الله عانى الله على ذلك إنما إحنا مشكلتنا إن إحنا بنتحجل بصراحة أنا لسه ملتزم جديد عليك بصراحة الله كيف أكون طالب علم وكيف أبدأ وأسألك الدعاء لي ولأبي ولأمي صلى الله عليه وسلم يوفقنا وإياك وأباك وأمك والسامعين والمسلمين كيف أكون ملتزم زي بقول لك خلو موضوع هي الصلاة تمسك في الصلاة بأحافظ عليها على الصلاة في جماعة تحول الصف الأول تحول الإدراك تحول كده الصلاة فيها أكثر مما يحاول الحشوع هو طلع مدبودك في الصلاة أذكر الصباح والمساء ورد لا ليون... يل ليون... ليون... القرآن ليون... أكثر جدا من قراءة القرآن. مثلا ليش أحفظ؟ لا لا اقرأ كثير. متحفظ في الوقت. ليش ألتزم امسك المصحف وفضل اقرأ. كل ما تشوف المصحف اقرأ. كل ما ترضا ااا ده دا يقوي أساسات الالتزام. لا يكون المرء زاهدا حتى يصوم النهار ويقوم الليل. الأساسات الالتزام أخذ يوم في الأسبوع يومين الاثنين والخميس إن استطعت. فلتكثر ما قدرتش أدنه يوم يوم واحد صوموا في الأسبوع قيام الليل بعد العشاء ما بتصهرش بعد العشاء تروح تصلي ركعتين إن شاء الله تصلي ركعتين دول بصفحة مقرهان صفحة واحد بس ما يضرك ركعتين تصلي بالصور المسيارة والعاديات ضبحة وإن أعطيناك الكوثر تصلي ركعتين أربعة ستة وقوتر وعود نفسك على قيام الليل فدي من عوامل من عوامل السباد تذكر القبر والملة والآخرة وبواحد وبرضو احنا الأسئلة هذه بتيه كثير ليه؟ لأن الإخوة اللي عانيه في المسجد لا يقومون بأعمالها ولطالما قلنا للإخوة أخوانا من أراد أن يختزل عمل المسجد من أراد أن يختزل عمل المسجد في دار تقام فيها الصلوات الخمس ثم ينصرف كل مننا إلى بيته فإن هذا أراد أن يختزل عمل المسجد كمن أراد أن يختزل السماء في زقف أو الهواء في ظرف او الارض في كف تقول له الكرة الارضية قد ايه يقول لك قد كافر والسماء قد ايه قد سقف الجامع كده دا دايما كلام المسجد ده من دعائم الاسلام اول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حب قص يرمي اصول الدولة عمل ايه ما مسجد ليلتقي فيه المؤمنون المسجد ده كان شغل كل حاجة تخرج منه السرايا يصلى فيه صلاة الكمس يتعلم الناس منه الفقه والحديث والعقيدة وغيره يطلبون العلم، توزع فيه الصدقات، يستقبل النبي فيه رفوط هو زيد الخير جاله فين؟ ده جاله في المسجد عليه الصلاة والسلام وراه وهو يخطب على المنبر وبص لأ زايد الخير واقف برة قال لن ينفعكم الجمل الأسود الذي تعبدونه أنا خير لكم منه قال زيد الخير وقع كلامه في نفسي فلما نزل قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله المسجد، شغل المسجد، الإخوة المتقدمين، الكدام الملتزمين بقالوا فترة اللي عارفين الكلام ده يروح الرجل اللي داخل جديد ده خده كده في حضنك أخوك كزرع أخرج شطأه فآزاره خده أعنه يدخل عليك تعال أبني فيه فين زمان أبني؟ أي واحد فينا يلتزم تريدك حسن المسلم مع الأخ عنده تنتين أربعين نسخة في البيت كل حد يلتزم يجيب له حسن المسلم بخبصة سبعين قرش صحيح وعليه خصمات تجيب لك بكتة تخطاها في البيت ولبلاش بكتة دي لحسن حد يفكر حاجة <تصفيق> أنا شايف وجوه جديدة تجيب كيس وتحطه عندك في البيت وكل شويات تطلع على واحد تديله تديله واحد ساد ملتزم خد يارفياس ترى صباح والمساء وماذا يقول مش عارف إين وماذا يقول إذا رأى كرة الإستعمار وماذا يقول يتعلم الكلام ده يتعلمه الاخ الكبير ياخده كده يوم الجمعة الصبح شاشة السامي تاميا بيقول وقد استحب العلماء زيارة القبر يوم الجمعة. مش عارف ايه الدليل بالضبط في المسألة دي بس هو بيقول كده تروح واخده من ايده كده الصبح يوم الجمعة كلنا اجازه وصلنا الفجر ونقعد شوية وتقوم واخدوا من ايده تعلمه يزور المقبره عشان هو يبقى يروح لوحده بعد كده لانها لا تصلح ان يبقى جماعه بس انا هخليه اعلمه الاخوه القدام فين اللي التزموا قبل كده فين النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم سهيل بن عامر لما دخل قال لك شيطان قريش لذلك اول ما دخل سيدنا عمر بص له كده فاحدق به هدوقا اسد بفريسته بص قال ده لا سهيل بن عامر ده ده حيامل مصيبة طالما جيهنا بحيامل مصيبة وكانت فراسة عمر صديقة كان معسك سيف سمون جاي يضرب به النبي على الفوض فأول مبصله كده يا دبك هو خطجا بالمسجد وأناخ فانطلق إليه عمر انطلق للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أول قال يا رسول الله صحيح ابن عمر فقال اأتي به عمير ابن واحد أحسنت عمير ابن واحد عمير ابن واحد, واحد. الجمع فقام إله عمير بالباب شيطان قريش هم سموه كده شيطان قريش فانطلق قال انا مستعد هجيبت لي به راح طلع سيدنا عمر وهو لسه نزل من الجمل راح ماسكه من رقبته ومن حمائل السيف لحسن ده لو سبناه فاخرج سيفه لعب به لعبا يروح موت لنا 10 وواد راح ماسكه من حمائل السيف ومسك من رقبته وشاله ودخل بيه على فقال دعوه يا عمر لما اتيتك تعرفين القصة القصه طبعا هو كان قاعد مع سبان بن المهم يعني الخلاصه اسلم قالوا الله ما علم بهذا الحديث أحد قد تغيرك كان يعرف الكلام ده أبداً إلا أنا بس عدت تفاعل الانتفاق وإني أشهد أن لا إله الله وإنك رسول الله قال له إيه؟ الخطوة بعد كده قال عليكم بصاحبكم فعلّموه طيب عكرمة ابن أبي جهل أسلم قالوا الخبر جاءت أم حكيم قالت يا رسول الله إن عكرمة يأتيكم مسلمين أو جاءهم الخبر عن غيرها دخل مسلمهم النبي عليه قال إِنَّ أَكْرِبَةَ يَأْتِيْكُمُ الْأَنِ الإخوة بعدين في المسجد كده ما هو أي واحد بيرتزم بالميزان حسناتا وبعدين قل هذه سبيلي أبعو إلى الله على بصيرة إن أنا من التبعاني قال شيخ الإسلام بتيمية ما في حوايا. ومن كان على على على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه فليفعل مثل ما فعل وإلى ما كان أشت تمشور النبي خالص عليه الصلاة والسلام النبي قال قل ربنا هل كده النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي طريقي بنعمل ايه في الطريق ده يا رسول الله قال ادعو الى الله على بصيرتي على علم. مش انا الواحد وانتوا بقى تفرجوا عليها قال انا ومن اتبعاني فان كنت تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم اعمل زي ما بيعمل. ولذلك قال العلماء الدعوة تفرض على جميع الامة. كل واحد عارفوا ما يعرفش حاجة خالص? ومش مش انا كده اي ابي لو عدوا اقول ما تجي ما هتصلي. مش بتجأ اي علم. مش بنقول دعوة ما تطلع على المنبر وتقبل. تكلم اللي حواليك. وسطية بسنة بدون يعني ابتداع ولا غيره الشاهد الإخوة يبعدون في المسجد كده. لما جاء عكرمة النبي بصاهم بقاهم قال إن عكرمة يأتيكم مسلمة فلا تعيروه بأبيه فبعد قول أبو جاهل الله يلعنه وعكرمة يعد فإن ذلك يؤذي الأحياء ولا يبنه لأعد لذا لن تنتقم من أبو جاهل بأي نوع من الانتقام ومع ذلك حتيز أبو جاهل صبارتوس مبويا يعني اسمه برضه أبويا يعني أنا حتى لو كان أبويا ده إيه؟ اسمه برضه أبويا فما تشتموش أبا أنا عارف شخصية اللي جاي جلنا أخي كده وأخي بقى كده يعني يعني إيه عزاول إيه؟ اسمها إيه؟ أخ كاجول أخ كاجول شوية تلاقي عندنا من الإخوة اللي فهمه؟ طب إنت بقى خليجينا تكلموا أنتوا فاهمين بعض؟ حيرطب بالإنجليزي حترطلوا بالفرنسا وتبوازوا المسجد هتفهمها هتعملوا ايه يكلموا واحدا يعني لازم الاخوة بواعدين ما احنا برضو لو مهتملاش بجلنا اخوانا ما ده مشكلة بصراحة اللي حصل فالسؤال ده لما يكثر علي ان انا ظالم جديد لسه عايز اكتزم اكتزم اكتزم ازاي بنقول ان الاخوة اللي قبل كده مهتموش بالمسكين بصراحة مهتموش باخوانا لا نقعد نفكر ونشوف انا مجدين عاما في إنسان بيحس بال بيرى بيرى شيئاً في النوم وبعدين بيقول وأشعر أنني أحس بالماء قبل أن ينزل مني فأحس بذلك في الأسم وإذا جعلته أن ينزل وهو وهو على وشك النزول. الإنسان بيرى ما يراه النام أي جنة قادم يشوف في النوم أشياء فإذا رأى الشاب في نومه شيئاً فنزل مانيه وخلاص يتحتلم يوم يحتسل ما نزلش قمت فوقت كده من النوم وما فيش حاجة يبقى معليكش حاجة تعقق قمت فوقت من النوم وكان سبق السيف العدل خلاص وصل إلى مرحلة لازم تناسك فوقت أحيانا تناسك فوقت وتلاقي برضو يحدث هذا الإنسان والله ينزل خلاص ولا يسم عليك لا بقس عليك إنما لو الإنسان يعني افت ده بقى لا يجوز عشان ظريفة مسألة الكتب احنا بنتكلم دلوقتي تعايزين عايزين تقرأوا كتب تفسير في حاجة اسمها كتب تفسير كتاب ده اللي انت بقيت لها كتاب أدبي أدبي ولذلك تجد فيه من الأخطاء اللي العلماء يعقبوها وتتبعوها مشاكل ليه أديب بيتكلم كتب تفسير ترجع بقى أبن ما تقرأ اي حاجة تقرأ بقى كتب اليدعان كما قاله العصري ومنتح لنا وبالقديم تمسك قط وعطاصمة تقرأ بقى لابن كثير وتقرأ للقاسم التاب القاسمي ده عظيم جدا للتفسير ايه القرطب الطبري؟ تقوم تتأصل تفسير ابن تيميا تفسير الوجيز تقرأ الكلام ده وبعدين تقرأ كتب المعاصرين انشاء تحترف بقى تطلع الغلط فين والصح فين ما انت متاش محتاج انك تقرأ الكتب دي. والله انا ما نعرفش هو دي ازية دي ازية بس انا ما نعرفش هو بيعمل كده ليه ممكن يكون فيه اكلموا اتكلموا الاول واشوفوا انت بتعمل كده ليه هي الكتب التي تنصح بها في معرض الكتاب والله أنا كنت يعني عايز أعد بعض الكتب كده بس في سبقاني برضو الأمر كده إن شاء الله آآ آآ يعني أنا أنا أرى أن كل الحضور دلوقتي هم اللي بيحضروا عندنا دينا المسجد الحقل من الجمعة إن شاء الله يوم الجمعة نقول على بعض الكتب كده مجتمع لسه المعرض في أول واحد عليكم السلام الله وبركاته. ما الأفضل القيام بآيات كثيرة مثل ألف آية مثلا من أجل المسجد ذا أفضل أمر القيام بآيات قليلة مع ترديدها وتدبرها وإذا ردت أن تكون لي لختم في القيام مثل السلف لمحاكاتهم. واللهم الله خير والله هو في الحياة الفيصل في الموضوع ده. يعني الأحاديث لما شوف بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصلاة طول القنود. القنود بالتق. اللي هو إيه الوقوف. أفضل صلاة لك تقف كثير وبعدين بقى في حديث ربيع بن كعب الاسلام قال له ايه قال اريد ان اكون مرافقتك بالجنة قال او غير ذلك قال لا عايز مرافقتك بالجنة عايز ابن معك في الجنة يا رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام اذا فاعمني على نفسك بكثرة السجود الله ده في حديث يقول له انك تسجد لله سجد الا رفعك بها درجة وبعدين الآية واسجد واقترب يبقى الفيصل هنا ايه العلماء بيقولوا الجامعة من الله. قال له اذا كثرت قراءتك. يعني واحد كده جيه ولي في صلي. اصليها اخوانا دي نفوس يعني واحوال. ممكن مثلا دي نقف اصلي الا ان انا عايز لما بطول قوي القرآن كده له حلاوة. عايز اقرى تاني. وقرى ثالث وقرى رابع وقرى. هنا مسكت ايمانك اشتغن اقرأ. بيجي بالقراءة طويلة كل واحد فينا بيخبر نفسه. بيخش في العبادات وبعدين الاعبادة مست قلبه قوي. يوم يجتهد فيه قال عبد الله بن مسعود والله ما يمنعني من كثرة الصوم إلا لأنني لا أستطيع أن أقرأ القرآن حال صومي فبدل ما بيصوم كل يوم زي ما كان عبد الله بن عمر كان يسلط الصوم عمر كان يسلط الصوم عائشة كانت تسلط الصوم،, الصوم أبو بكر كان يسلط الصيف رضي الله عنهم جميعا لا عبد الله بن مسعود يقول لك لا أنا <تصفيق> القرآن بيمس قلبي أقفئ فأعمل إيه أصوم الثاني وخبيث بس وتلات يام كل شهر أو أصوم يوم ويوم كل يوم ب وأقرأ كل يوم عشرة خمستاشر جزء أختم كل يوم خاتنا فأنت لما تتمرس الطعب تعرف إيه اللي بيمس قلبك منه فإذا وجدت قلبك مع طول القيام فأنا نقوله إذا أطال القيام يعني كسر من الآيات يقلل من وكعات وفي الحقيقة حينما نقرأ عن السلف نلاقي إن ده أكثر عمل السلف بالليل إنما شغلهم بالنهار قرب يعوضوا الكسرة وازجد واخترب ديه بالنهار بقى. كان يزيد ابن هارول الحمال يصلي بين المغرب والعشاء مئة ركعة إزاي ده ساعة واحدة بس اسكت لما كان كانزل بركة الله عز وجل يبقى جيسكت ده موجود كان سري سقطي يقول ابن ابن ابن ابن يقول كان جدي إذا دخل في حنوتي يخش السوق الصبح فيرخي السطرة ويصلي ثلاثمائة ركعة تلتومي فرقعة، زين العابدين سموه بالايه سموه بزين العبدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مليك بيصلي في اليوم والليلة ألف رقعة، استخوذ قول كده في اختلف، بيسمي زين العابدين عشان عم بيصلي في اليوم والليلة ألف رقعة، فالحياة اللي معروف عند السلف كده مثلاً إذا أردت أن تكثر من السجود فخليك بالنهار بالليل معاً، أطير في الطراء، كان أيوب أيوب السختياني أبو سحق السبيعي، كان يقول كبرت سني وربوتوا على 90 عاما وما أستطيعوا أن أقوم حتى أقام يعني كان لما يقعد على الأرض ما يقدرش يوم هما اللي أونوه فكان إذا أقاموه أو لما يستتم خائما كده شوف هما اللي المؤومين يقرأ البقرة وآله عمران والنساء فركع وده فعلا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام وإن كان عمل من فعلين عليه الصلاة والسلام لك كانت عادة تشوف السيدة عائشان تقول إيه كان يصلي كلمة كان دي يعني يا أخوانا الاستمرارية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن قادي القيامة على كل حال لابد عليك إنك تقرأ كتير إنك تقلّى ركعات ما يدورش يصلي ركعات انتو الليل أربعة من المجل مش قادر وعايز يصلي كده يعني بس حاجة بسيقة عشان مش هقدر أعرف ومش بتعود على وجوف يعني دلوقتي تعمل ايه؟ يصلي احتاشر ركعة ويقرأ في كل ركعة جزء الحاجة بسيطة يعني مش إيه سي. فإذا في سياسي الخي... فإذا كسر في الخ إذا أطّل في القيامة يعملي يقلب في الركعات وإذا أط أطال... قلل في ال الآيات في القراءة يطيل يكس يوبس... يكزم من السجود أحبك الله لذا حتي من أجل الأج... الحديث اللي فيه في الخيط الأبيض والخيط الأسود عادي من هذا عادي من هذا الطال وأنا قلت حاجة تانية قلت مين حكيم من حزم لا يا بناظر الطال هو عديم لحد فعلاً الحديث في الصراحي عديم نحاته ومن آذى من الأنصار هو سعد بن عبادة هو سعد بن عبادة الله خيرا ربنا يسددكم يا رب وهو ده العمل هو عدى تستحي أبداً أنك لك تبعد لكل كذلك هذا هو عملنا ونحن جميعاً نسعى للكمال وإذا إنت إذا أنا قومت الكلام الآن فيحمل عني على على هذا النحو في الحقيقة كمال لك قال بعضهم لقد رأيتوا ضرقتني ده راقتل ابو الحسن ده راقتل ده كان حاجة كده يعني بص ما كانش في حد زيه أبدا وطاول السلف يعني في زمانه كان عمل زي زي السلف كبار زي أحمد و... بن المديني والشافعي وجماعة الكبار برضو. فقال بعضهم فذكر كلمة فقومتها له وأنا أجلك أن يلحم أو أن يخطب قال أنا قلت له ده غلط عشان أنا أجلك أنه هو يغلط وعشان ما يتحملش الناس عنه الغلط ويطلع بعد كده اي حد يقولك لك انت النهارده لو قلتلي لي انا بقول الكلام ده احفز الاخوه اللي كده لو حصل حاجة ابعت له يقول كده ان لو لو انت النهارده قلتلي بالمحبة شو بالمحبه شوف تاخد جزاهه بقى شوف بقى تقول لي احبه في الله حبيبي في الله محبه اهو انت غلطت في دي وعملت في دي وقعت في ايد واحد تاني حاقد يقولك ده انت طلعت شقه وانط بس سعد اللي ساعد ابن معاذ وهو سعد بن وجده طب ما فرقتش يعني سعد ابن معاذ وسعد ابن وجده بسيطه يعني ال في راجل مرة خطب على المنبر فقال ألف لام من هزمة الترك فهرور الرشيد كان ناعد قال قتلك الله إنما هي هزمة الرؤوم قال لا تبالي يا أمير المؤمنين كلهم أعداءنا ما احنا الترك أعداءنا ادنا فجزاكم الله الخير ونعدم منكم الخير ونتعلم جميعا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رسول الله كنت قلنا حاجة رأف عاجية Thank you.